سقي aðab الدكتور عبد المحسن بن محمد بن عبدالله الأحمد اخصائي اول معالجة الأمراض التنفسية بالمدينة الطبية بالرياض خريج جامعة لمليندا بالولايات المتحدة الأمريكية يواصل الدراسة حاليا في تخصصين مختلفين أحدهما شرعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والآخر طبي طبي Poi State University Fadilat al-doktor sheikh Al-makan Waahli al-makan Yurahibonebik Falttetafadalmashkora Can start now? Can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 وخطاكم من أنا ومن أنت يا غالية ومن هي أختنا الغالية هناك والثالثة هناك من أنت ببعين الله عز وجل كم تسوين عند رب العالمين وماذا سيخسر الكون هذا لو ماتت فلانة أو مات فلان لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الناس عنده ليس سواء قال جل جلاله Hum da on Allah. Subhana. Alla ei asansia, Rabbi, humm, derajat, Allah, he kaikki on heidän miehensä ja miehensä, heidän miehensä ja miehensä, heidän miehensä ja Nasfog Hundarjatun Allaahi, Wallahu baciir. Subhana. Ala. Hätä. Asas. Lännen. Huh. Baciir. Jäl. Nais. Fok. Lännen. Ab. Sär. Häm. Istehlun. Allah. Njä. Ni. Huija. Kum. Mnen. Häm. Ufi. Nais. Ma. Istehlun. Asar. Allah. Njä. Uidni. Huija. Kum. Mnen. Hätä. Häl. Qal. طيب هل في ناس إذا راح تتضايق الأرض وتتضايق السماء لأنها فقدت ذاك وتلك الغالية التي تمشي عليها كانت ثقيلة عند رب العالمين قدرها غالي الأرض يوم فقدتها تأثرت هذا الكلام يا جماعة ذكر في القرآن إي والله ذكر في القرآن قال الله عز وجل عن أقوام ليسوا بشيء عند الله عز وجل قال سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض يخلص طلعوا ولا أحد بكى عليهم بكى عليهم اللي يحبونهم هنا شوي بس لا سماء بكت ولا أرض بكت لما سألوا ابن عباس رضي الله عنه قالوا له ما معنى ما بكت عليهم السماء الشي يعني ما بكت عليهم السماء والأرض قال أي أماكن الأعمال الصالحة التي كانوا يعملون عليها في الأرض كانت تروح تذكذوا لي بالله همها الوحيد هو كيف يرضى ربي سبحانه وتعالى وهل في هم أعظم من هذا؟ والله ما في هم في الدنيا كلها من يدخل الإنسان لهذه الدنيا الدنيا حتى يخرج منها إلى جنة عالية والله ما في هم أعظم من أن يرضى ربي طبعا الناس إلا عندهمهم في ناس أهم شيء عنده يرضى فلان ويرضى فلان وفي ناس أهم شيء عنده يرضى رب العالمين يعني شعارة في الحياة هذه وعجلت إليك ربي ليه؟ لترضى أنا كل شيء أسمع أن يرضيك أسابق نصح أمر معروف نهي عن منكر تواصي بالحق تواصي بالصبر قيام صيام دعاء أي شيء يرضيك رب أنا أسوي أخسر فلان لترضى أخسر فلان لترضى أكسب فلان لترضى أكسب فلان لترضى عشان كذا أخوات الغاليات قال الله عز جل في معادلة يوم ما فهمها أكثر الناس ضاع يعني إن مشكلتنا أنا ما ندري مشكلة أن الإنسان ما يدري من هو أنت أختي الغاليس أي نفسك من أنا أنت وش أنت عند الله عز وجل طب هل يهم من إن شاء الله أهم شيء في العالم أصلا إن ش عند الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده فقط فقط لا أحد سواه القادر على إسعادك من الداخل ومن الخارج وقادر على تسيير الأمور كلها لرضاك ما أحد يقدر غيره يسويها ما أحد، فأنت عندك أختي الغالية وأنا عندي طريقين، إما أن نسعى يعني على بالنا أن بنسعىد أنفسنا، طيب إحنا ما نقدر، لا أنا لست على كل شيء قدير، لازم تعتذر فيني أختي الغالية من أنتي؟ أنتي لست على كل شيء قدير، أنتي ليس بيدك بيديك ملكوست السماءات والأرض، أنتي ليس بيدك أي شيء في الدنيا، طيب كيف أنا أستمد من اللي بيده كل شيء؟ معادلة بسيطة، قال قال الله عز وجل رضي الله عنهم هذا هو همك الوحيد المفروض يصير كيف يرضى عني طب إيش النتيجة النتيجة بريحة من أشياء واجد مستحيل توصلينها بيديك ولا رجليك ولا العالم كله معك إيش النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عن كلمة كبيرة كبيرة ثقيلة والله هذا خلط في القلب إنها ثقيلة إن سنلقي عليهم عليك قولا ثقيلة لكن مو أي واحد يحس الحين لو أجيب واحد أو وحده وأحط على لسانها بلاستيك أغلف لسانها كله بلاستيك ثم أحط عندها ماء وحط عندها عصير وحط عندها موة وملح وعسل وحامض ومر وشربها واحد وراء واحد ما عندها فرق كل هذا يسوى لأن أداة الوصول للطعم هي اللسان وآيات الوصول للقرآن هو الجنان هذا القلب قالوا وقالوا قلوبنا غلف مغلفة يأتي قرآن نشيد غنية كلها واحد إذا كان لا يذوق العسل من ليس له لسان فوالله لم يذوق طعم القرآن حتى لما يسمح الكلام وهو ماذا طعم القرآن؟ يقول شا قاعد يقول هذا؟ كل كلام فاضي قرآن عارفينك كل يوم يقراه إيه؟ ليس تقراه القضية ليس بقراءة القضية أكبر بكثير قضية هزت أخوام قضية قال عنها عثمان رضي الله عنه قال والله شافوا 24 ساعة المصحف في في حضنه 24 ساعة قاعد يقرأ قالوا له يعني يا أمير المؤمنين لعلك تتريع شوي قال والله لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله جل. وفي ناس الحين أرضي يحب يسولف مع يضحك فالليس يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك من هنا ما بشي في القلب بس كده حتى لو قعدت الحالة ينجن لازم نروح من فلان مش تطفى شو يصير لانه هو تعبان من جوا دمية خاوي ما في شيء فلو صحت قلوبنا عشان كذا احنا ما ما فرقنا بالعسل فما حسنا حالي طب أقول له تبغى عسل ولا ممر كل واحد يعني ما ذاق طعم القران عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها من انت ايش تسوين عند الله عزيز قلت قالت لنفسك هذا السؤال سأقول لك مشهد حصل عندي في البيت في بيت أهلي علمني كثير بعد الله عز وجل رأيت ابني مجاهد طفل فجاء وقال لي بابا عطني ريال استماع العائلة وقال لي أعطني ريال نظرت في محفظتي ما لقيت ريال لقيت خمسين فأعطيتها الخمسين فأخذه وطالع فأخوي اللي أكبر مني كان مجاهد حبيبي تعال في يوم جاء مجاهد طلع أخوي ثلاثة ريال ثلاث قطع فجلس يعرضها قدام ولدي بشكل شيطاني جاءت يعرضها ثلاثة ريال يقول لها حبيبي مجاهد أنت بس معك وحدة عطاك أبوك وحدة أنا بعطيك ثلاثة بس عطني اللي معك وخذت ثلاثة أنت معك وحدة أنا معلي أشبا أخذها خذت ثلاثة هذه أنا قاعد طالع ولدي، والله صدق وجاء بيعطي العمه الخمسين فأنا الآن فاهم شيء غير اللي فاهمه ولدي، فأنا في نفسي غير ولدي في نفسه فقلت حبيبي مجاهد لا تعطيه اللي معك هذه وأحاول أشر له أن هذه اللي معك كثيرة خمسين سويت كذا خمس مرات وهذه بس ثلاثة ون ما يسمع خلاص هو شايف قدامه ثلاث ريال قال بابا هذه ثلاث أنا بس واحدة قلت ما عليه حبيبي اللي معك هذه قاعد أحاول ومبح حلقي وتعذب الشاهد راح فا يوم أخذ الثلاث ريال وأعطى أخوي الخمسين قلت أنا مجاهد يا حبيبي يا مجنون ثم قلت له والله مو هو المجنون إحنا المجانين هو إيش خسر هذه قضية القضية الثانية أني أشوف وجه مجاهد بعد ما أخذ ثلاثة فرحان قاعد يعد الثلاثة معه ويحطه قلت سبحان الله والله إنا مخدوعين شوفوا هو الحين هو خسران كم؟ خسران 47 ويفكر أنه خسران اثنين يعني واحد بواحد وزياد اثنين عليها على البال أنه فقلت سبحان الله فسألت نفسي ليش أنا ناظرت كذا وليش هو ناظر نظرته للخمسين بشكل آخر غير اللي شفتها أنا والله العظيم ما في شيء يحصل على أرض الله اللي تلقاه في كتاب الله عز وجل في القرآن وكل شيء ما قال ذكرناه طرحناه لا وكل شيء فصلناه تفصيله فسألت نفسي ليش ولدي ما سمع كلامي مع أني أقنعته من اللي معه أكثر فلقيت قود الله عز وجل بل أكثرهم هذا لما تسألين نفسك أختي الغالية من أنت وأنا أسأل من أنا بنال الجنة أكثرنا هنا في الزاوية اللي وصفها الله عز وجل بل أكثرهم ماذا لنا يا رب أكثرنا وشيهم بل أكثرهم لا يعلمون الحق لا يعلم الحق ما يعرف ثلاثة ريال وما يعرف شو تسوى الخمسين اللي معه فسهل يخدع طيب وش آخر الآية إذا ما أعرف الحق أنا وغور لعب عليه واحد وقال لي الثلاثة ريال يكثر من خمسين ظنكم باخذ الخمسين لا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ما في يعني واحد ما يعرف لا لا تلومه واحد ما يعرف قدر المية من المليار لا تلومه إذا أخذ المية وطوى في المليار هذا حالنا يا جماعة فالموقف اللي صار ولدي مجاهد ما هو لولدي مجاهد الموقف نفعني أنا ونقلت في كذا محاضرة استفدت من حتى في نقاشي مع غير المسلمين من أنت أنت واثق في نفسك يمكن يمكن مخدوعة يمكن ولدي كان مو شرط أنك أنت تحسين أنك أنت فاهمة أنك أنت فاهمة ممكن أنك فاهمه بس فاهمه غلط هذا واللي دي فاهم هو يحسب لنا فاهم أخذ ثلاثة هو وفاهم غلط كثير من الأشياء يا جماعة عشان كذا نخدع عنا بجرايد ودواوين وروايات أكثر من القرآن هذه أكثر من مليون مو خمسين وهذه أقل من ثلاثة ريال لو صحت قلوبنا لو إحنا فاهمنا صح طيب إيش حالات الإنسان أنا قاعد أحاول أشخص نفسي وياك أختي الغالية من أنا؟ من أنت؟ أما أنك أنت من أن أنتي أو إنك فاهمة أو إنك فاهمة خطأ أو إنك ما تدري وإيش أسوأ حالات الإنسان في ناس ما يدري وهو عارف إنه ما يدري فيحاول زي إنه يعني يدرس يتعلم يحاول وفي واحد ما يدري وما يدري ويحسب ويحسبنا داري يعني يحسبناه فاهم وهذه مصيبة في ناس ما يدري ولا يدري أنه ما يدري فهو عايش وما يدري ما. الله كله وصف, وصف الله سبحانه هذول الناس في القرآن كلهم أسوأ حالة الإنسان أنه يعرض عن كتاب الله إذا كنت تحسين سألت نفسك من أنا وتحسين أنك تدري القرآن وما تحسين طعم فأنت والله العظيم والله أختي الغالية وأقولها من كل قلبي فأنت في خطر منطقة خطيرة جدا مع رب العالمين جدا إذا أنت تسمعين القرآن وما تحسين شيء وتقرأ القرآن وتحسين قراءتك يعني وضعك قبل القراءة ووضعك بعد القراءة نفسه والله أنت أختي الغالية الكريمة في مكان خطير جدا من اللي يقول الكلام هذا يقول ربي سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ومن يعيشو إيش معنى يعيشو يعني يعرض يعني القرآن يعني ما له دور في حياة ومن يعش ذِكْرِ ذكر الرحمن ايش يصير يا رب نقين لَهُ شيطانا هذا شيطان متخصص يجي عند الناس اللي يسمع قرآن نشيد اغنيه كل واحد نقين لَهُ شيطانا طيب هذا الشيطان يداوم 8 ساعات معه ويروح لا لا لا لا فهو له قرين 24 وعشرين ساعة على مدار الثانية وهو ما أي شر يزهري أي خير خير يصرف عن قال فهو له قرين مو هنا المشكلة وإنهم أي شياطين لا يصدونهم صدّون هذا اللي ظل عندك الله سبحانه عن on ongelma, on ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون ما عندهم مشكلة لأنه الحمد لله أموره طيبة ومصلي مزكى لا تقد الزاجونة خلاص نحن عارفين عارفين. فهذا الكلام هل أنت تحسين فيه أكل غالية؟ تحسين طعم القرآن يعني أنت لما تاخدين كاس عسل تحسين حالي؟ تاخذ كأس مر علاقة تلفظينه وتمتجينه ما ما ما يعجبك؟ عندك حساسية في الطعم هل هذه حاسية عندك في القرآن؟ في ناس كده والله العظيم يا معه وهو يقلب يقلب الإذاعة يبغى إذاعة غنائية فإذا جاء عنده إذاعة مرت عليه بالغلط إذاعة القرآن جت آية تلقاه كأنك مضرب كأنه مضروب بكهرب 320 فولت يروح يغير على طول تعبان مغلب وفي ناس يحسها بالعكس إذا بجاس يدور القرآن جت أغنية ولا شيء كأنه مضروب بكهرب ألف يجايه يروح يغير على طول لأن ذاك طعم مو زين، وفي ناس عديم الإحساس ما يحس، فأنت من، أنت من أختل الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ما أنزلت سورة نزلت سورة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة تعرف شنو صير وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ما هو كلهم عندهم قلوب صح فمنهم من يقول نحن منافقين ما هي حسبت القرآن فمنهم من يقول يطلع مشحون ايمان جاء كلام ثقيل على قلبه فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا يبدأ يسأل يقول ليه سمعت الآية اللي يقراها من سلم شوي في ناس يحسونها كده إذا دخل المسجد قال سمعت الآية اللي يراها الإيمان في رقع ثانية من هبل هذاك ثاني يقول ماذا فيها أي أي, أي. مغلف ما في شيء أصلا اللهم يا رب يصلح قلوبنا يا رب أفتح لقلوبنا فتح من عندك. فقال فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فيبدأ الله يفصل لأن الله رأى قلوبها هؤلاء وقلوبها هؤلاء قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فرحان إيش هالعظم هذه يا أما خير يعد فيه يا أما شر يحذر منه يعني شيء بيطير من الفرح قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسهم فزادتهم رجسهم إلى رجس رجسهم وماتوا وهم فبحان الله أنت من؟ هذا ولا هذا. كل ما هو مشكلة إنك ما تحسين طعم الحين. المشكلة لا تموتين كذا. طبعا الشيطان ما بيقول لك إلا والله خليك كذا لأن تموتين لا لا بيقول لك إن شاء الله أصلا أنت ما بتموتين كذا. أنت بإذن الله ما بتموتين الأمور زينة. لتحسين طعم القرآن وتحسين طعم الصلاة. لاسجدتي تحسين إنك يقول لك. لكن هل هو صادق لا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا فنقلكم يا جماعة إلى حدث صار معي في رمضان رمضان الماضي القريب هذا أنا ما أدري الصوت واضح رمضان الماضي القريب ألقيت محاضرة في قطر في وزارة الداخلية فلما انتهيت من محاضرة جاءني أحد المسؤولين قال لي عندنا واحد نصراني بلغاري دائما يسأل عن الدين بلغاري دائما يسأل عن الدين ويسأل عن الإسلام بس أنه ما نعرف نقول ما نرد عليه وهذه المشكلة من أنت أحد استفاد منك ورضى الله عن عشانك كنت أنت السبب أهديتيها شريط أهديتيها على منقصح نصحتيها أي شيء فقال لي ممكن تتكلم معه قلت جدا فجاء رجل، والله يا جماعة كأني أشوف وجهها الحين تشوف وجهه يعني فيشرح نفسك رجل طالب حق نحسبه والله حسيبي يعني واضح من وجه في ناس يجي جاد للجدال وفي ناس يجي يبغى الحق جاء بكل أدب وسلم وقال لي يا أنا ما عليش من وقتك بس أنا ودي أسأل عندي أسئلة عندك مانع أسألك قلت أبدا أسأل سل ما بدأ قال بس ما تزعل مني قلت لا ما أزعل منك أسأل لي ثم طبعا أنا قاعد أرد عليه على أي أساس وأتبسم في وجهه على أي أساس هو كافر على أي أساس ما هو على أساس أن يرى الكرم العربي ولا الثقافة العربية لا لا لا لا لأن الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ما قال الحسنة الحسنة ورح لا التي هي أحسن ما معنى هذا كلام يعني أنا داخل في بقالة وقلت للرائل بقالة السلام عليكم حبيبي عندك كذا ولا أقول له عندك ولا أقول له يا شباب عندك ولا ما عندك مش أحسن ما فيهم الأولى خلاص أختار أحسن واحدة إن واحد تقول له تزاكر الله خير حبيبي الله يا ربي احفظك ما قصرت واحد تقول شكرا واحد تقول له ايه شكرا وش أحسن واحدة الله يقول إذا جيت تجادل أهل الكتاب أنك تدعوه مسكين زي يولدي ونجاهد ضايع ويحسب أنه صح ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم هذا ما ظلم لا تتكلم يدور حق. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك كفأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. الله سبحانه وتعالى لما قال: قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم. فما عندنا إحنا نوري كرم عربي وخليجي لا لا, لا نوري هذا الإسلام؟ ما هو تنميعا هذا السلام الله سبحانه قال لي أجاد لتبليتي هي أحسن فأت بس أنفوجه وقاعدة ناقش نوية فقال لي حتى لو كان السؤال محرج قلت حتى لو كان السؤال محرج فايش سأل لي أخوات سأل قال لي بس أنا أبدأ السؤال الأول ليش أنتم المسلمين تضايقون إذا أحد قال أن عيسى ابن الله تعالى الله علو كبير جل جلال الله تعرفين الكلمة هذه البسيطة اللي ممكن واحد يقول يسمعها عادي وما تقف مع قلبه في مشكلة في العقيدة عنده الكلمة هذه فقط أن لله ولد تعالى الله علوم كبيرا الله وصف لنا في القرآن لو ترك الله الكون يعبر ايش بيصير تعرفين ايش بيصير قال الله عز وجل وقال اتخذ الرحمن ولدا قال كلمة لقد جاءتم شيئا إدا يقول تحسبها شيء بسيط شيئا إدا عظيم يقول الله لو تركت الكون يعبر إش بيصير في الكون قال لقد جاءتم شيئا إدا تكاد السماوات يقول الله لو تركت الكون يعبر وطالع في السماوات وأنا أعطتها حرية ترد ردت فعل تكاد السماء ان يتفطرن من تتقطع السماوات السبع قطعه قطعه تقطع في السماات تفجر السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض تتشقق الارض والله ما عاد تشوف لا قاعه ولا مكان جلوس ولا مكان ولا كراسي ولا جامعات ولا, ولا الأرض الجبال اصلا الجبال هي اللي الأرض كيف تخر الجبال وتخر الجبال وهدى إذا كانت الجبال هي التي ثبتت الأرض بتخر أجل بالله إيش اللي بيبقى على الأرض وتخر الجبال وهدى ليه يا رب الدمار هذا كله ليه أن للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي رحمن عبد لقد أحساهم وعد فرد, فرد وكلهم لقد وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردة سبحان طبعا أنا ليش أعصب عليه هذا رجل جاهل مثل ولدي مجاهد ما يعرف خمسين من هذا ما يعرف مثل أكثرنا ما يدري فقلت له أنا بجاوبك على هذا السؤال الحين إن شاء الله بس أسألك سؤال عشان أرد عليك أنت ليش قلت أنه ان لله ولد ليش قلت أنه هو ولد الله قال لي أنه عندنا في الإنجيل أنه مولود من أم دون أب فمن أبوه قلت له ممتاز والله العظيم مني وأنا أتكلم معك أحس أني أناقش رجل عنده عقل وعنده منطق وعنده نظرة ثاقبة وما يقعد يفكر بس إيش كان أبوه وأمه عليه بل جالس يبحث يبغى يتعرف على الحقيقة وأنا مثلك أنا أبغى أصير مثلك أنا وياك نتناقش تناقش ندور الحق قلت لك كلامك جميل أنتو عندكم في الأنجيل أنه جاء من أم بدون أب إحنا عندنا في القرآن أنه جاء من أم بدون أب فقال لي ريلي يقول كيس هاته نعم قال الله طيب أجل ليش تزعلوه قلت ممتاز أنا بس أسألك سؤال صغير قبل أجاوبك الحين هل أن عيسى عليه السلام جاء من أم بدون أب هذا اللي خلى ربه الله أبو الله عز وجل قال إيه قلت ممتاز إيش رايك أقول لك عن رجل أصعب من وضع عيسى عليه السلام وعندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة قال لي من هم قلت الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن إن مثل عيسى عند الله أنت قاعد تحتجل إنه عنده أم وما عنده أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم لا أم ولا أب طلع لي أم وأب إذا كان ما لقيت له أبو حطيت أبوها الله تعالى جب لي أم وأب لآدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون قال يس <تصفيق> يقول في حياتي ما فكرت فيها فسكت يا الله ما أعظم هذا الكتاب يا جماعة بس نحن احنا احنا عارفين ديننا عندنا دين عظيم مثل الذي ما يعرف خمسين فساحل بدلناها بثلاثة ريال والله بدلناها بأقل بدين باطل وتأثرنا بناس غلط لكن قالوا ثلاثة ريال أكثر وصدقنا من أنت أختي الغالية مخدوعة ولا فاهمة ولا فاهمة خطأ ولا فاهمة صحي فقال لي يس أنا في حياتي ما ما فكرت هذا الكلام قال طيب وحواء قال صح يفضل هذا لي أبوهم الله قال لا قال طيب معنات الحين عيسى أبوه الله قال ما أدري قال لكن عيسى عليه السلام يحل موته وهذه ما يقدر عليها إلا الله قلت له ممتاز الأولى يعني خلاص طاحت مو عشان السبب أنه أم بدون أب قال لي قال طيب الثاني الحين عشان هو يوحي الموتى بإذن الله صار إله قال إيه قال طيب اش رايك في موسى عليه السلام ابن الله ولا ابن الله قال لا موسى نبي رسول قلت له ممتاز موسى عليه السلام سوى شيء أصعب من اللي سواه عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام عندنا حتى في القرآن وكل ما أقول لنا في القرآن يقول لي صح أقول لي في القرآن عندنا في كثير من المواضيع تخرج الموتى بإذني وتحيي الموتى بإذني كلها في صورة المايدة وغيرها الشاهد قلت له عيسى عليه السلام جاء عند رجل كانت الروح موجودة فيه من أول ثم أخرج الله الروح سبحانه وتعالى بأمره ثم أراد الله عز وجل أن يعجز هؤلاء اللي برعوا في الطب قوم عيسى عليه السلام فقالوا أنت شو مريض أنا بخلي عيسى عليه السلام يرجع الروح بإذنه مثل ما فعل مع إبراهيم عليه السلام في قضية الطيور حطها على كل جبل من هنا جزءا ثم دعوه يتينا كسعين فشاهد أن الروح موجودة فطلعت بإذن الله ورجعها الله على يد عيسى عليه السلام أما موسى عليه السلام سوى شيء أصعب بكثير من هذا. عيس موسى عليه السلام نقل كائن حي من نبات عصا العصا اللي معه نقلها من نبات عصا إلى ثعبان إلى حيوان ثم أعطاه الروح بإذن الله ثم سعد. قلت له مين أصعب؟ قال موسى. قلت طيب ليش ما صار إله عشان هو سوى شيء أصعب؟ والله يا جماعة. ما إذا عن تعابير وجهها في ذاك في ذيك اللحظة وجه واحد طالب حق وتلخبط عند عقائد عند كان كانوا أول يعتقدها وقديم بشياء حقائق يعني قاعد تنفض صدق الله عز وجل لما قال في القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولكن تعرف تعرف الخمسين اللي معك أنها أكثر من ثلاثة إذا ما تعرف غير أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بطوما صلاً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة فإذن هل أنتي أخت الغالية من أنا أنتي تعرفين قدر الدين اللي عندك تعرفين الشي يعني مسلمة والله العظيم العقائل هذه تتكسر والله الذي لا إله إلا هو إلى اليوم ما ناقشت يهوديا ولا صرانيا ولا لا دينياً إلا والله ننتهي من النقاش بإحدى أمرين أما أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسول الله وهذا الدين حق وأما أنه يقول ما بناقش وخلاص أنا ما بناقش وأحاول الكلمة نقول خلاص ما بناقش الشاهد هنا قاعد ويا البلغاري هذا كان فيه واحد أنا لا أعرف أن أول أمريكي لابس شنطة مدرب هو مدرب إنزان مظلي. والله العظيم يا جماعة جالس يتسمع من بعيد شوي وجه معبس وجه أصفر عيونه صفر وياعني هو والله لو يدا بس لاحذبحني يكون تم طوله بيخرب علينا خوينا وعند شايلهم خويه حين بي بي بيخرب بي فجلست أطول صوتي وأنا ناقش مع البلغاري أبغاه يقرب المهم دخل كذا فجأة دخل عرض في النقاش قال أنا ممكن أسألك سؤال ثم قلت تفضل حس إنه قليل أدب شوي فقال ما عليهش أنا ممكن أسأل سؤال وأعد داخل معكم قلت تفضل قال بس سؤال محرج إذا بتزعل ما بقول قلت لا لا لا أبدا أسأل اللي تبغى قال من أحسن محمد اللهم صلي وسلم على محمد يا رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عيسى قولت له أنت عندك من أحسن أنا قاعد ناقش يا جماعة على أساس القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام يناقش هؤلاء لأن كم مثل ما يناقش مجاهد مثل ما تناقش طفل لما جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد قال سبعة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مجنونا سبعة قال له أينهم كنا يتكلم مع طفل قال أينهم قال ستة في الأرض وواحد في السماء قال من اللي رغب بك وراهبك إذا جل جد من تدعو قال الذي في السماء قال فيعطيك قال نعم قال يعطيك وحده أم معه الستة قال لا يعطيني وحده قال يعطيك وحده ثم تشرك معه من لا يعطيك قال أشهد أن لا إله إلا الله حسين أبو عمران رضي الله عنه مجمعين الشاهد أنا قاعد أناقش مثل ما كان بإسلام يناقش الأعراب والكفار فقلت له من عندك أحسن قال لي لا أنا أبغى عندكم أنتم في القرآن من أحسن وشامع له شكل مناظرة قلت له من أحسن قال الله حتى في القرآن عندكم أن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام قلت ليش علم يا نجال قال الله كم ذكر عيسى عليه السلام في القرآن مرة أنا طبعا كنت مريت على المعلومة هذه لكن ما ما كنت واثق منها فقلت أظن 16 مرة هي خطأ هي 25 قلت أظن 16 مرة قال محمد. اللهم صليوا وسلم على محمد قال محمد. قلت محمد مذكور أربع مرات عليه الصلاة والسلام قال شفت قائل لك حتى في القرآن عيسى عليه السلام أحسن من محمد قلت له ممتاز عشان ذكر أكثر منه وأحسن من قال قلت والله هذه معلومة جديدة عندي أجلى بشرك ترى كان هذا قياسك ترى الشيطان أحسن منهم كلهم ما تبقي صفحة في القرآن اللي بها شيطان وقال الشيطان لعنه الله شيطان مريدة كل هذا الأمر هو والله يا جماعة أن البياض هو عيونه صفر البياض طلع أحمر فقال كيف تبغى تقنعني هو الحين مو قضية يخربني الآن هو قضية يبغى يخرب هذا اللي جاء ستدور الحق ان شاف الرجل متأثر والله يا جماعة تعابير وجه شوية اللي تخل قال وكل ما جاء شيء حق قال صح كلام صح أنا ما ما بلع الشاهد قال لي كيف تبغى تقنعني في دين يقول هذا الأمريكي كيف تبغى تقنعني في دين يظلم أولاً أنا ما أقنعك ولا تقنعني أنا وياك قاعدين ندور حق أنا أدور حق أنت تدور حق والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في وضلالة مبين واحدنا ضال وواحدنا على حق تعال نتناقش لا تناقش وتما تعرف دينك لا تناقش وتما تعرف الخمسين أنت ناس ما يدري تسألها عن المكياج عتتعلم تسألها عن الأزياء والتخفيضات تعلم تسألها إيش يعني الصمد ما تعرف تسألها إيش أركان الصلاة ما تعرف تسألها أي شيء تعرف المبتدلات تعرف اسمائهم واحد واحد تسألها عن واجبات الصلاة طيب أنت كيف قاعد تحطين متى تحطين سو متى تبطل الصلاة ومتى تعيدين ركعة كاملة ما ما تدري فهذه مصيبتنا يا جماعة ما نحن عارفين الخمسين اللي عندي أنتي من أنتي تعرفين إيش معنى مسلمة تعرفين شمال دينك أعظم دين هو الدين الوحيد الكامل اللي ما في ذرة في حياتك إلا علمك حلال حرام تسويين ما تسوين، هذه تضرك لا تسويين هذه ما تضرك سويها هذه تنفعك روحي يسويها. حتى اليهودي من جن من هالدين يجي عند الصحابة يقول ما ترك لكم رسول الله رسولكم حتى ولا طائر يقلب جناحيه في السماء اللي علمكم حتى الخراءة علمك كيف تدخل الحمام وعلمك بأي رجل وباي يد يت... وبطش هذا دين عظيم اي جنب تنوم واش تقول قبل النوم اش تقول قبل الحمام قبل لا تطلع من الحمام وانت راكب سيارتك ايش تقول بتلبس ايش تقول ايش هذا الدين اتحدى دين في العالم يعطيك الشاهد فقلت له أنا لا اقنعك ولا تقنعني أنا عندي شيء وانت عندك شيء تعال نتناقش ونشوف من وين الحق ندور الحق انا وياك وين الظلم اللي انت شايفه عشان إذا كان أنا اتاكدت انه ظلم والله اترك الدين الحين بسي جماعة أنا نناقش ونعارف الخمسين اللي معي لأن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قل إن كان للرحمن ولد إذا تقنعني أن الرحمن ولد فأنا أول العابدين مو بعبدة أنا أصير حسن منك لكن ما في قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الشاهد يا جماعة جاء قال لي الدين هذا يظلم المرأة قلت له ممتاز. يظلم مرأة وين؟ قال ما في مساواة بين المرأة والرجل الرجل وإحنا يا جماعة ناس عندنا مغفلين يطلعون في التلفزيون المرأة والرجل نفس بعض لا مو بنفس بعض والله يا جماعة كذب وهذا قال لي شو الكلام اللي قال لي يا جماعة هو اللي قاعد يحصل في صحافتنا اليوم وأكثر وسائل الإعلام وأكثر العالم مغفلين مغررين والله ما تدري تحسبنا فاهم وفاهم خطأ قال قال ما في مساواة بين الرجل ومرأة فأني ما بعد جاوبت جماعة قال لي لا تقول في مساوات قلت لا لا لا أنا بقول لك ما في مساوات ولو أحد قال لك مساو في مساوات الإسلام في غير الأشياء العبادات والطاعة وأجر الحسنات وأجر الفرائض وكذا لو أحد قال لك في مساوات في الإسلام قل له أنت تكذب في كل شيء والله ما في مساوات قلت السؤال الأهم المساوات اللي أنت قاعد تقول عنها أنت قلت كلمة قوية قبل شوي قلت ظلم هذا عدم المساواة، هالمساواة عدل ولا ظلم؟ قال مساواة عدل، ولا في عاقل ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنت اللي يقول لك اللي عدل؟ قلتها ممتاز ممتاز ممتاز جدا أنا أجيب لك، طبعا أنا قلت له أنت لا، وأنت لا يعني، بس يعني كتركب على هذا لو أنا أجيب الحين استاد في الجامعة وحارس الأمل كلهم شغالين في مكان واحد. وأعطيهم أستاذة فيزياء وهذا في وجه الأمن مع ثانوي وأعطيهم نفس الاختبار اختبار في الفيزياء نفس عدد الأسئلة نفس عدد الدقائق في مدة الاختبار نفس المراقبين نفس المصححين نفس القاعة كل شيء زي بعض ويلا في جائزة للأخير عدد لظلم سويت بينهم في كل شيء قال لا سكت والله يا جماعة ما يتكلب يعني رجل بس قاعد يفور والبلغار يضحك يضحك عليه قسم بالله يعني تحس تحسن هذا رجل يبغى حق فقال تعال أنت قلي ظلم لا عدل أنا لك اثنين تخصصات مختلفة واختبارت من نفس الاختبار عدل ظلم قال لا سكت قلت له طيب جيد الطفل في الابتدائي والطفل للجامعة وجلسوا في نفس وراجل في الجامعة وجلنا نفس الاختبار مساوات في كل شيء مساوات كل شيء بداية اختبار نهاية الاختبار عاد الاسئلة المنهج كل قال لا ظلم هذا قلت طيب احنا ما عرفنا لك الحين سوينا بره قال لا بس هذولي قدراتهم مختلفة قلت يا سلام الله أكبر هذا اللي انا ابغى اوصله من اول اذا انت بكلامك الان اي اثنين في العالم اذا قدراتهم مختلفة مساواتهم ظلم ظلم هل الرجل زي المرأة؟ قدراتها؟ أين نفسك؟ فهمه ولا ما تفهمه؟ أعطي كيها طبياً طبياً ما لا دخل ولا واحد في القرار هذه تحاليل وشيء هل اللي عند المرأة؟ زي همقلوبين اللي عند الرجل؟ لا أجل الله يوم خلقهم غير ظالم؟ لا سبحانه جل جلال لو تعطيني حوض فقط مو هكذا العظم عظمة الحوض لأي إنسان مات من ستين سنة أي بس موجودة العظمة عظمة الحوض أعلمك من العظمة أعلمك هي لأنته ولا لذكر أعلمك هذه العظمة لمرأة و لرجل أربع فروق أقل شيء في حوض المرأة مع حوض الرجل مختلفين هل حوضها أوسع لأنه بيطلع من الطفل وهما بيطلع من الطفل حوضها أكثر أضيق هو عنده عجب الذنب مائل وحاد أن ما بينزل منه طفل هي لا عندها صالب مستقيم لما بينزل طفل ما ينجره طيب هذه لعدم المساوات في الخلقة طيب تعال لما نحسب في العناية مركزة لما نحسب الوزن المثالي وأنا أقول لك خلي في أي موقع وكتبي الوزن المثالي يسأل سؤال أنت رجل أم حتى لو الطول زي بعض ليه لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقهم زي بعض ليش نريد نحطهم زي بعض غصب نسبة الشحوم عند المرأة أكثر من نسبة الشحوم عند الرجل وهو عند العضلات أكثر من المرأة هو عشان مخلوق يكرف ويكد ويكدح ويصرف عليها أعطاها الله عز وجل قدرة على التحمل من ناحية العضلات ويشيل ويخلقه يتكسر تحمل لكن هي لا أنثى ناعمة ما تروح تشارك في جيش وتروح تمسك رشاش تقعد ينفض كتفها هي مخلوقة ناعمة هي زينة كذا ناعمة وهو زين كذا ما يصلح يتميعه الشاهد قلت لها الرجل زي المرأة سكت قلت لها تبغاها طبيا ولا تبغاها عقليا ولا منطقيا ولا اشتبغاها والله يا جماعة قاعد يفور ذكرت قول الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده ما إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِّرَ الَّذينَ مِنْ دونِهِ إذا هم يستبشرون قال لي لا قل طيب خلني أجرب لك إياها شوي شوي البلغاري والله شوي اللي يحبراسي جالس ناظر كأنه لقي شيء مو كان بشر بجنة وهذا من جن يبغى يخرب البلغاري عشان ما يتأثر بكلام الشاهد قال له قلت له الحين أنا عندي ميكانيكي وميكانيكية يشتغلون في برشة واحدة 12 ساعة في اليوم والله يا جماعة قاعدة يكلمك كأنني أكلم طفل. قلت هذا واحد رجال وهذه حرمه طيب قلت الحين كلهم نفس الطول ونفس العمر ونفس البيئة من اللي أقوى جسديا جسديا من أقوى كذا من دون نفس الله الرجل قلت تمتاز يعني من الأضعف يا ركيد المرأة، <تصفيق> فقالت طيب يعني هذه المرأة الحين أضعف جسديا أضعف. قال طيب من اللي يجي دورة كل شهر ويتغير فيها عنده الحالة النفسية والجسدية والقدرة العقل التفكير والهرمونات ويخسر دم وينزل عنده الضغط مين قال المرأة. قلت يعني تضعف زيادة. قلتوا هذا ما يجيه ولا شيء ولا دوره ولا شيء قال لا قال طيب مين اللي فيهم يحمل تسع شهور قال للمرأة وهنا يعني ضعفا على وهن على ضعف قلت يعني تضعف زيانة قال أغي قلت طيب مين اللي يجي العمل وقلبه مع عياله في البيت قال للمرأة قلت الحين هذا لا يتعب وعضلات أكثر وتحمل أكثر جسديا وما يجي دوره ولا يجي حمل ولا يجي وله قلبه زي قلب هذه طيب يا ظلمه ليش تعطونها نفس الراتب والله يا جماعه سكت البلغاري يضحك قال يس قلت هذا عدل ولا ظلم اثنين عندك واحد يتعب أكثر من تعب الأول وتحملهم نفس المشاق وتعطيهم نفس الراتب يا ظالم والله يا جماعة شو يبغى تطلع عيونه عليه سكت قلت أباك تجاوبني أنا قاعد أجاوبك ما أتأخر ثانية أنت جاوبني الآن هذا اللي قاعد وصفت لك من شوية عدل لظلم أنك تعطيها نفس الراتب تبع عدل لظلم سكت قال بالغاري ظلم وعين الظلم قلت له ممتاز عشان الله سبحانه وتعالى ما عطاها عضلات وعطاها دورة وعطاها تحمل هيئها لوظيفة عظمة تطلع واحد زي هذا وتربي واحد زي هذا ما عنا عارفين خمسين جماعة اللي معنا سكت قلت تعال تعال أنا بناقشك هل عندك أنت تقول الحين الدين أظالم المرأة أنا بس ألك سؤال في خليطة العالم لو فرشناها الآن أبغاك تحدد لي أي منطقة في العالم من شرقها إلى غربها شمال إلى جنوبها أي منطقة في العالم أي دولة في العالم فيها بس مؤسسة وحدة ولا شركة وحدة ولا دائرة وحدة تقدر المرأة في حال الدورة الشهرية وتقدر التحولات النفسية والجسدية اللي عندها وتقول لها خذي إجازة أسبوع كل شهر نحن مقدرين وضعك يعني لجد توقع العقد معهم قالوا تعالي متى تبدأ عندك الدورة؟ سألت 16 خلاص من 16 لين 23 كل, يوم كل, ها كل شهر تأخذني إجازة فيه؟ قال ما قلت دلتحنا عندنا الإسلام اللي تقول أنت ظالم المرأة الإسلام هذا العظيم الدين العملاق هو الدين الوحيد في العالم اللي قدر وضع المرأة في الدورة الشهرية مو أعطاها إجازة من دوام أعطاها إجازة من ثاني أركان الإسلام عمود الدين اللي الدين كل ما ينشال عليه الدين كله صلاة صدقة صيام حج زكاة أفعال خير دعوة إلى الله أمر معروف كل ما يقوم الله على عمود والعمود هذا الصلاة الدين قدر وضع المرأة وحالتها قال الله لا تصلي اللي ما يصلي رجال كافر يطلع من الدين في النار المرأة لا لا لا مقدرين وضعها طيب بصلي أنا أقدر ركعتين الفجر على أقل الفجر لا لا لا أبد نرتاح إذا ركعتي وسجدتي ان في خسرانة دم أصلا فالضغط نازل لما ترفعين تدوخين ما نباك أصلا تدوخين الله أكبر أعطي دين في العالم يعطي المرأة الطريقة قلت بثلتها تعال أزيدك بعد من ننشع البيت بل من الدين معلومة الأركان الإسلام عنده الإسلام كله قائم أركان أركان ما فيه طيح الدين هذا الأركان هذه خمسة ثلاثة منها تطلب مجهود جسدي إيشي الصلاة الصيام الحج ها الحج الدين الإسلام العظيم يقول أي مرأة يجي عليها أي فرض منها فروض في دورتها الشهرية وهي تعبانة أبدا ما ما تصوم ولا تصلي ولا تحج طاح الدين كله وباقي مسلمة غيرها لو طوف واحد قد يخرج من الملة اللي ترك الصلاة سبحان الله يعني إذا كان ما عندها زكاة ما عندها مال بلغ النصاب طاح الزكاة يبقى معها أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أنه محمد رسول الله يتعطني دين في العالم يقدر المرأة ويطيح عنها كم 80% من الدين تقدير لوضعها الصحي تقدير لوضعها النفسي الجسدي الحين أنت مات أبدا وذن حملة ملطقي سكت البلغاري يقول يس وقاعدوا يقول هذا حق وهذا صح قلت طيب أنا وياك مضحوك علينا بالإعلام فتعال نشوف بعقولنا والحقائق اللي قدامنا قال طيب هذا الأمريكي والله يا جماعة والله أني ما أقدر أصب لكم وجهة أحمر وأنا قاعد بستن في وجه وجهة لكل أذب هذا الدين علمنا كده مدام أن يتناقش أن يفتعل وإنا وإياكم على هدى أو في ظلال مبين قال لي طيب ليش المرأة ما تروح إلا بمحرم وكل ما راحت محرم كل ما راحت محرم وهذا الرجل يروح على كيفه ويجي على كيفه مو هذا يا على طرح المنافقين اللي عندنا في الصحف والأعلام وفيكم سماعون لهم قلت له ممتاز هذا ضد المرأة ولا مع المرأة؟ قال ضد ممتاز. هذا هذا ضد المرأة ولا مع المرأة؟ قال ضد المرأة هاي متحجرينها في كل مكان وما تروح إلا بمحرم ولا تسافر بمحرم وهو يروح على كيفه؟ قلت ممتاز الآن انت تعرف قلت شفت ملوك ورؤساء وشخصيات كبيرة قال قلت كيف يطلعون؟ يطلعون لحالهم كذا حرين؟ ولا معهم أحد دائما معهم؟ قال لا معهم البلغاري بغي ينفجر من منضحك قال يس إلا يطلعون معهم عشرين واحد قال طيب ليش هذالهم محرين إيش هل التحجير محجرينهم في كل مكان يعني ما يطلع ملك اللي عنده عشر وواحد رايح يناظر والثاني طالع وخمس طيب خليه يطلع يروح على كيفه هو حر يا أخي إيش هالتحجير هذا كله قال الله صح بس هذا طلوعهم معه عشان يحمونه قالت ومتازه هو رجال طالع معه عشان يغتصبها هو طالع عشان يحميها بس قال هذا طالع يحميها فأنا عندنا المرأة كأنها ملك ما تطلع كده دون حراسة تصير سرعة لكل واحد يأتي وروحه قلت بس أزيدك من الشعر بيت الملوك يعطون الحراس الشخصيين اللي معهم فلوس وسكنوهم على حسابهم بيأكلوهم على حسابهم طول الفترة في السفر هذا الحارس الشخصي اللي طالع مع المرأة اللي ألزمها الإسلام غصب يطلع معها هو اللي يدفع لها أن يطلع معها هو اللي يدفع لها هو اللي حاسب عنها قلت له عندنا هذه القضية تساوي القضية هذه قضية حماية المرأة تساوي حماية الدين شو يعني هذا الكلام في معركة من المعارك خرج رجل مع النبي عليه الصلاة سيفه مستعد يا يقتل في سبيل الله يا يقتل إحدى الحسنين فقال النبي عليه الصلاة قال إنه زوج تراحت الحج حق قال النبي عليه الصلاة والسلام أرجع فحج مع امرأتك طيب بروح يدافع عن الإسلام بدافع عن بلاد المسلمين وعن دين رب العالمين وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا لا لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حمايتك لزوجتك عندنا مثل حمايتك لدين الله أكبر إيش, هال... إيش هالعظمة أكثرنا ما مشايف يا جماعة أكثرنا نضحوك عليه بثلاث ريال وقذها وضحك ومضحوك عليه، من أنت؟ أنت فاهمه ولا ما أنت فاهمه؟ فاهم دينك، ما معنى؟ ما سوادك دينك؟ عظيم، دين عظيم والله هراء اللي قاعد يصير في الـ في, الـ في الإعلام وأقول لك إيش صار معنى في النهاية اثنين ثلاثة قصة عجيبة جدا الشاهد قال لي طيب ليش الولي هو يتزوج على كيفه وهو لازم ولي لو إذا ما فوق الوالي ما يصلح، كتلا ممتاز، قلت له أسئلتك ممتازة، بسم الله، قلت له تعرف ان في جائزة حطوها في أمريكا اللي يتخرج من الثانوي والعيد بالله عذراء يعني بكر، ثلاث سنوات ما احد خذ الجائزة، قلت عشان ما في ولي، اللي يبغى يأخذ يمشي زي ال يعني العذو بالله مراحيط في حمامات الشوارع يدخل وفضل يمشي سامحوني لكن هذا الواقع نبيع سلم يقول يقول الحق ولو كان مراً هذا الواقع قلت تعال الآن المرأة اللي الدافعية عندها عاطفتها مثلا قلت لأواحين واحدة في في السوق وجاء واحد وتعدى عليها وأخذ شنطتها وهو بتواب بيهرب وجاء واحد ثاني و ضرب لين قال بس ثم بعدين أخذ الشنطة و رجعها البنت وقال خذي يا عمري وسامحيني على اللي سواه الخبل هذا و بصير جنبك عشان ما يتعدى عليك واحد مثل هذا لين تطلعين إن شاء الله بسلام هذا الإنسان لو كان أسوأ واحد في الأرض الحين قلبه هاي رايح عنده خلاص لو كان أسوأ واحد خاص عميه تشوف هذا الإنسان أعظم إنسان في العالم معناه ممكن يكون أفجر إنسان وأقدر إنسان وأسوأ إنسان في الأرض وأبغض واحد عند الله عز. فلو قال الله هو طالع طب مالا عشان عاد عقب الموقف اللي صار وأدري النفسيتك تأثرت شوي ممكن أجيب لك نجلس نياك ناخذ لنا كاس عصير عشان طريح هنا شوي بتقول لا لأن خلاص الحين ما في فجاء الله سبحانه وتعالى بهالمستشار قال القضية ما هي سهلة لل المرأة عندنا ما هي سهلة. المرأة عندنا عظيمة عشان تطولها يبغالك تقابل ولي يبغالك تدفع مار يبغالك تجيب دهم ويبغالك عقبات وتوقع عقد من يبدع عنها في مطعم وخذها لا سبحان الله يعني الدين يتملك أكثر من نفسك فجعل الله هذا الولي مستشار فقط طيب إيش وظيفة الولي هذا دينيا يا جماعة فنتعلم ديننا هذا الولي وظيفته فقط سلتر يشوف هل جاي هذا يصلح ولا ما يصلح إذا ما يصلح ما يدخل، فعندنا عاطفة جاية وجمعها مستشار عقل يفكر معها ويقول لها لا ترى هذا فيه وفيه وفيه كذا أنا أنظر له غير اللي أنت شفتيها، فإذا هذا الولي صار يرد ناس صح، صار يرد ناس صح، يعني صار يجي واحد كفو ويرد، ويجي واحد كويس يرد، خلاص شرعيا ودينيا تسقط الفلسر ذا خربان يسقط ولايته تروح ولاية لواحد ثاني من الأهل بالعائلة حتى تصل ولاية الحاكم اللي مخول القاضي سبحان الله يعني كلها معه البلغاري يقول هذا في الدين يقول هذا في الدين هذا بغيينجن فإيش سألني عنه سألني عن الارث قال طيب ليش تعطون المرأة ثلث والرجل يأخذ ثلثين بأي حق هي عادمية يا أخي ما شو زينا في الطرح المناقشة قيم اللي عندنا في الصحف هي مرأة يعني زيها لا يا جماعة عمليا زيها قلت له طيب بسألك سؤال البلغاري والله يا جماعة بس قاعد يفرج ينتظر متى يسأل أمريكا عشان بس يشوف شو شو بقول فا قال إيرث ليش تعطونها الثلث وذا هذا مو ظلم هذا قلت له بسألك سؤال هبجاوبك الحين بس بسألك سؤال اللي قبلها اقتنعت أنت قال بكدب وجه عابس قال لي بس هذه ما ما تقنعني فيها قلت له ممتاز بدأ ما اقتنعنا من الأول تعال نجرب الثاني قلت له أولا حالات الأرض ثلاثة أنت تتكلم بجهل شوي حالات الأرض ثلاثة أما أن تأخذ المرأة أكثر من الرجل وهذا في حالة واحدة فقط أقل الحالات وإما أن تأخذ مرأة مثل الرجل وهذا في حالات وسط مثل الإخوة لأم والحال العامة الكبيرة الكبرى للذكري مثل حظ الأنثين طيب أنا بناقشك في أسوأ حالة عندك لأن تقول هذه ظلم في العالم والإسلام كثيرا إذا كان واحد مات وترك تسعين ألف وما عنده لولا دوبند إيش يأخذ الرجل الرجل ش عند رجل وامرأة يعني ولد وبنت إيش يأخذ الرجل كم ستين ألف إيش تأخذ المرأة ثلاثين ألف قلت هذا عدد له ظلم قال لا ظلم يعني كيف بأي حقه يعني هي وهذا ولد وهذا ولد بنته يعني أبوهم كلهم أجمعين قلت له ممتاز الثلاثين حقّت المرأة الإسلام ما جاء كده خبط عشواء من تصب لا لا, لا. جاء نظام كامل من إله فأعطاها ثلاثين وأعطاها مسؤوليات وين تصرف الثلاثين وأعطى الرجل وأعطاه مسؤوليات وين يصرف الثلاثين قلت له الثلاثين المرأة هذه الله عز وجل ما طلب منها تصرف على أحد إذا بغت تتزوج ما تروح تدفع مهر من الثلاثين لا يدفع لها مهر هي فتصير ثلاثين حقتها تزيد ما طلب منها تصرف على الزوج اللي تتزوجته ولا طلب منها تصرف على أولاد الزوج وتدرسهم وتسكنهم لا لل لا لا الثلاثين حقتها أما الستين اللي مع الرجل إذا راح يتزوج امرأة مو رجل يدفع لها مهر من وين من الستين ويسكنها من الستين ولبسها من الستين ويصرف على عياله وعيالها من الستين. لو خلصت الثلاثين حقة الحرمة مكلف هذا يصرف على أخته من الستين. بينما لو خلصت الستين حقتها ما تصرف عليه. قلت له تعال لو أروح أنا وياك. الكلام هذا كان في قطر. قلت له أروح أنا وياك لأمريكا من قطر. ميزانيتنا خمسة ألف ريال. أنت أعطيك عشرين ألف وأنا خمسة آلاف في البنك. أقول لك الخمسة آلاف هذه ما ندخل فيها. هذه حقتي الحالي أنا. وأنا سوي فيها اللي أبغى أما العشرين اللي معك بيني وبينك بي... نروح نيك للتذاكر وتقص وت... تذكرة لك ولي على الحساب بين العشرين ونسافر نسكن فندق تدفع عند من العشرين أنا أطلب وأغسط ملابسي في الفندق وأطلب من الأكل اللي أبغى وأكلم بالتلفون أنا علي أطلع أن تحاسب في باتورة أروح نيك السوق أنا أشتري أن تحاسب من العشرين أنت تدخل مطعم آكل أنت حاسب من العشرين قال لا لا لا أنت أخذ العشرين وعطني الخمسة قال لي لأن الخمسة حقتك إذا رجعنا أنا بتصير خمسة والعشرين اللي عندي بتصير صفر قلت له ممتاز شفت إنك ما رضيت أن يعالجك أكثر البلغاري قال لي يقول I swear this is the truth يقول احلف بالله هذا هذا الحط قلت له شفت إنك إيش قاعد تفهم قال لي والله يا جماعة ما أنسدك نقطة التحول اللي صارت في النقاش الأمريكي وجهه تغير يعني كان يناقش بحده وعيونه منتفخه وجهه منتفخه أو داجه منتفخه و... كان أحد يفكر قال الله. طيب ليش الزواج من أربع قال له ممتاز. هذه أكثر ناس ما هو عارف الله مستعان ديننا ما عارفين يا جماعة بسم الله الحمد لله ديني جماعة ما إحنا عارفين الخمسين تعرف معنى معنا مسلمة؟ قال الزواج من أربعة قلت لهم ممتاز قبل لا أجابوك تعرف كم عندكم في الانجيل من زوج موحدة؟ سكت قلت البغالي تعرف كم عندكم في الانجيل؟ سكت كذ ما أدري كم عندكم تعرف كم في في التوراة؟ يسمونهاهم Old Testament الح العهد القديم ويرجعون يرجعونهم للتوارات عندهم العهد القديم التورات والعهد الجديد الانجيل Old Testament قلت لي طيب أنت من تعرف عندكم مذكور إن إبراهيم عليه السلام زوج مية يعني يا عمن عم التورات غلط والانجيل ولا أنك سكت قلت عشان تتكلم على إنسان لازم أنت تعرفش يمكن لي عندك يمكن اللي عندك بمقياسك أسوأ من اللي قاعد تطرحها أنت اثنين أنتم قاعدين تتزوجون أكثر من عشرين تزني في كل خيانات زنا والهذي إحصائيات عندهم وطلعكم ماحن بعض بعض الإحصائيات الآن بس ما في المرأة هي اللي خسرنا في في الأخير يجي مثل المرحاض الله يجل لكم يخلص ويمشي لا يصرف لا يسكن لا يترث منه لا ولا شيء بس كده يلعب فيها ويروح وأولاد زنا في الشوارع والله يا جماعة إحصائية حقت قبل سنتين وثلاث سنوات أولاد الزنا مليون حالة ولد يلقونه طايح ما يدرون أين الله وش الحياة هذه الشاهد قلت له تعال أنا بعطيك أربع دول يا جماعة الكلام اللي أقوله مفتوح هذا في الانترنت روحوا شوفوه قلت له بعطيك أربع دول الإسلام ما يعطيك على عقلك يعني أنتي ناعمة ولدي عقله هناس بثلاث أيام بس مو عقلك هو الحاكم ولا عقله هو الحاكم عقولنا صغيرة إذا كان العقل هو ميزان الأمور أجل يا جماعة عقل من طيب عقلك ولا عقلي لما في مع بعض إذا العقل يتغير يكبر ويغير كم شيء ما كنتي مقتنع فيه ثم بعدين يقتنعتي فيه فالعقل مو ميزاني يا جماعة عشان كذا لو كان زي الفلاسفة اللي قاعد يتكلمون الليبراليين وكل مكان في الليل يقول لك الدين بالعقل اللي يقبل عقلك خذه اللي ما يقبل عقلك حطه في زبادة ولا ورواه البخاري إي والله هذا كلامهم يا مجمع نقول له تعال تعال يا الذهين أنت الفاهم تعال حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أبي هولي رضي الله عنه قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ينزعه ويشرب الله أكبر أخشن بلاي جماعة حصل موقف هذا معي وشويت هذا كلام إيمانا بالله عليه والسلام بالله عز وجل وبالنبي عليه الصلاة والسلام ف ناقشت مع بعض الليبراليين ال الإبراليين القضية. قال يا أخ لا تشمتون فينا الغرب. أنتم قاعد تشوهون الإسلام بالطريقة هذه. قلت له هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا يا أخي هذا ما يركب العقل. قلت وعقلك هو الميزان أصلاً. فمش قال النبي عليه الصلاة في آخر الحديث؟ قال والله لو ما قال. والله لو الحديث وقف هنا. والله نسويها وإنا الشرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث رحمة في أمة حتى يطمنهم يعلمهم العلم حتى يسبقون الغرب كلهم وبوريكم إن شاء الله الآن بعض الدراسات الآن تشوفونها إن شاء الله قال فإن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء الله أكبر طيب تعال امسكي جناح الذباب وشوف عنده لنبا ولا نور في دواء ولا ولا ما في شيء طلع لي ما في صح طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجاهر إلكترونية ولا معامل مخبرية لا طيب كيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر كيف يعرف ما درس عليه الصلاة والسلام ما يعرف يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام أمي ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المطلون لو كنت عاد تكتب كان قالوا وكذ ن نتعلم طيب فت النبي عليه الصلاة والسلام وضع حاجر الأساس لعلم الأحياء الدقيقة قالوا في أشياء ما تشوفونها أنتم سبحانك يا رب ما أعظمك لا مجال إلكترونية ولا شيء لك علمه الذي خلق الذباب قال طبعاً خلقت الذباب في جناح داء وفي الآخر دواء في هنا ميكروب وفي الجناح الثاني مضاد حيوي للميكروب يقضي عليه تماماً فقال الله يا أخي لا تشمتون فينا الأعداء هذا الليبرالي والله يا جماعة النقاش الكافر واليهودي والنصراني ديني أسهل من النقاش العلماني مغشول مخها يعني يحارب الدين يعني ما يبغى حلقة تحفيظ ينهبل تقام حولة غنائية عادي يسب النبي عليه الصلاة والسلام ينجن يتكلمون عن الحديث الشرعي عن الاختلاط ينهبل <تصفيق> فهو يأمر المنكر نام المعروف إن الله سلم يسبد بل عمره كتب ولا على أقل حفظا لما كتب سطر يعني ما في وأكثر الناس مخدوعين وفيكم سمعون لهم وإن يقولوا تسمع لقولهم على كل حال فقلت له يا أخي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرف معنا معنى أنت تؤمن مسلم ولا أنت مسلم قال تكفرني قلت أنت مسلم ولا أنت مسلم قال أكيد إن مسلم قلت هذا كلام نبيك عليه الصلاة والسلام من هو رسولك عند رسول ثاني قال لا بس هذا قدرة قلت يا أخي اتقلا وإذا اتق الله أخذته العزة والاثم فودي شيخي يركب لي هذا ال أنا وريكم الآن شاهد في خمس دراسات أعرض لكم هنا إن شاء الله بعضها بالصورة خمس دراسات الآن في أمريكا اثنتين وفي اليابان واحدة وفي أستراليا واحدة وفي ألمانيا واحدة الآن عرضت ما شاء الله هذه الدراسات would you mind helping me this It doesn't open. I couldn't open it actually. Five it. an antibody for the eye, for the bacteria in the عشان كده تشوف في أفريقيا والدول الفقيرة تشوفهم يأكلون الذباب جاي عندهم سبحان الله ما عندهم الاسترومبلاستحويه فجاء الذباب يقوم بالمهمة الشاهد فيوم قلت له عن أبحاث قال والله ما دام الموضوع مثبت بالعلم إحنا ما نقدر نقول شيء قلت صممين أنت حتى تقدر تقول شيء ولا ما تقول شيء أنا قاعد أقول لك حتى أفضل عند الناس المغروين فيك وجماعة تقيت الأيام في كذا قناة. بتنا قاعدة أقول عشان ما هو ما هو عشان أقنعك أنت قالوا عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عند حتى يكون لكم عنده يقول عندنا هذا لا يجوز طب من أنت أصلاً ندش ويش ويش ما رجعت الكتاب وسولنا ما نسمع لك من بالأداية. أنت عقلك مغسول إحنا عندنا كلام بالدين والشرع ودين ماشي معلم قلت أنت عندك الآن البحث هذا يقوي حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه هو اللي يقوي بحوثهم وأبشركم يا أخوان خمس دراسات الآن يا أخوات الخمس دراسات, الخمس دراسات هذه كلها إلى الآن ما يدرون وين المضاد حقين اللي قالوا في المرهم العين قالوا في لعاب الدباب والثاني قال في جسم الدباب وإذا تعلموا وبحثوا ودرسوا زيادة بيتعلمون أن في واحد من أجنحة الذباب كما قال عليه الصلاة والسلام بل زاد بأبي وأمي عند أبي داود قال وإنه يعني الذباب لا يتقي بجناح الداء يعني ما يطيح على جناح اللي فيه اللي فيه المضاد يطيح بالجناح من اللي خلقه ألا يعلم من خلق من علم النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أبحث لا ينطقه عن الهوى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام فإذا القضية ما هي قضية عقل طيب يعني اللي ناسب عقلك صح اللي ما ناسب عقلك خلط لا لا لا, لا يطلع لي الحين الذباب لما اغمسه المفروض يتوسخ اكثر طب هل النبي كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ان صح الحديث فلانه كان شح في المياه وشح في الموارد شح والله فرنسك ما في شح في المياه هذا عقلك انت لكن النبي عليه الصلم لما يقول كلام هو يؤسس ما يحتاج النبي عليه الصلم كاس ترميه ولا ما ترميه لكن بيعلمك انه هو رسول الله ان الكلام اللي جابه ما ينطق عن الهواء والمليون بالله يعرف ان النبي عليه الصلم قبل ألف وأربع مئة سنة لا معامل ولا الشاهد فقلت له أنت الحين تقول الزواج من أربعة هذا عادل ولا ظلم يا الله ما أدري قلت فوراك تقول ما أدري من شوية كنت تقول دائما ظلم ظلم قال لا لأن الكلام اللي انت قلته فيها أنا في حياتي ما أدري ما ما توقعت أن الكلام هذا عليه إجابة ولا توقعت أن أحد يقنعني لكن الحين أتكلم معك فأنا بالأكس أنا حين أستفيد والله الأمريكي يقول يا جماعة فصار هو البلغاري على نفس الخط اللهم لك الحمد والفضل لله عز وجل قال طيب ليش كنت أعطيك أربع دول يا جماعة شوفوا في الأنترى أمريكا وألمانيا وروسيا وبريطانيا التعداد السكاني النساء مقابل الذكور لو زوجنا كل واحد وحدة يطلع في بريطانيا 7.8 أو 8.7 مليون امرأة ما ناشي خلاص راحوا الرجيل في ألمانيا تسعة مليون في أمريكا أربعة فاصلة شيء ما نسيت والله في روسيا خمسة مليون هذا لي حريم شاغرات فاضية قلت له لو أختي وأختك من هذه السبعة والخمسة مليون والأربعة هذه اللي برا الهامش وين يروحون قلت تعال أنت تعطيني دين تعطيني نظام عطني حل مو تعطيني ربع حل أو تعطيني مشكلة كل الأرضية هذه كلها ما ربع حلول تعطيك ما تعطيك حل إلا الإسلام. قلت تعال عطني الحين أختي واختك من هذول شو يسوون؟ عندهم خيارين فقط يا أما أنها تكون صالحة وعفيفة فتصبر وفي صبرها هذا إذا حرمت من أمومة حرمت من زوج حرمت مغريزة أو أنها هذا من نظامكم لا أنا ما أتكلم كل الإسلام نحن نتكلم عن نظامكم لا دبرهم لي تعطيني نظام غلط نص لا أعطيني نظام كامل. او لا تكون نعاذ بالله العذاب بالله فتخسر الدنيا والاخره طب وش سو ايش اللي صارت لعابه وايش مسوي بتروح طلع لها جني الرجال راحوا كلهم ما حريم بتروح تجيب رجال من وين رجال متزوجين لكن من الكسبان هو من الخسرانه هي لأنها اخذ اللي يبغى منها لا ولا يتحمل ولا مسؤوليه لا سكن ولا حل مشاكلها ولا احتواء لمشاعرها ولا ارث وناصرف لعب عليها واحد وضحكته عليها على التذريعة قلتوا أكثر من خمسين قافيس مساواة ده ما في equality هي مضحوك علينا يا جماعة مضحوك عليهم يا جماعة والله العظيم قلت الحين الآن هذا أمر الحين أعطيك أنا عدد ما تقدر تنكر عدد من عدد ما ما لدخل في الدين هذا عدد في الواقع والله يعلم من خلق سبحان طيب من أكثر الوفيات في الرجال ولا في النساء الحين العدد أصلا النساء أكثر طيب من أكثر وفيات هذه كلها إحصائيات غربية كافر تقول لك أن أكثر الوفيات عند الرجال لأنه أكثر ناس عطون الحوادث وأكثر ناس حتى ألعابهم خطر يطب فوق ويتلاكمون وهذا يجي الرجال شموخ يموت طيب صارنا الحين الرجال ينقصون وهم أصلا عددهم أقل طب والنساء يزيدون الأطفال الطبي الطفل ال الأنثى والطفل الرجل الذكر مناعة الأنثى أكبر فوفيات الأطفال الذكور أكثر عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان يكون مقابل كل رجل واحد كل في رجل واحد خمسين معه شوف التعداد فدربرهم عطني عطني نظام منهم عشان كده قلت الدين الإسلامي هو الوحيد اللي قال واحده واحدة ويخفتهم اللي تردلفه واحده فهو المسكين يعني هي إذا ما تزوجت هو ما خسر شيء هو عنده زوج لما يتزوج هذا ويجع الراس اللي عليه المسؤولية عند رب اللي عليهم ما عدل المسؤولية في الدنيا هذه تفض جراسة هذه تفض جراسة وهذه عندها مشاكل وعنده مشاكل ويما يرتاح بيت هذا ويرتاح بيت, بيت هذا ويصرف هنا ويصرف هنا ويسكن هنا ويسكن هنا, ويسكن هنا ويدرس عيال دي ويرعل هذه والشق الشق عليه هو عشان كده حذر الإسلام قال والله إن كنت ما تقدر تعدل ما أنت معطي هذه زي هذه ترى بتجي يوم قيام الشقك ما أدري قلت عدل بر الآن وهذا فقد عقله لحظة كذا وقال كلمة تحسفه ندم عليها قال طيبة بس هاك سؤال يعني بالعقل الآن طيب ما دام إن الرجل الآن هو عنده يعني إمكانية يتزوج أربعة طب ليش ما تعطى الحرية يتزوج أربعة قلت له يا مجنون ما, ما قلت له قلت الحين إنه متورطين في الحريم ما أقول لهم رجيم نروح خليها تأخذ أربعة رجيم ما عندي أنا واحد الحين مثل المغفلة اللي اكتبت في أحد الصحف اللهم مستعان تقول طبعا طبعاً إذا جاء المفاسد تورطون الأربعة كلهم ولا أحد يناموا لحالهم في بيوت عندها لهم الشاهد يا جماعة لما اتكلمت معه في القضية هذه قال كلمة والله العظيم يا جماعة من سجدت شكر لله عز وجل يقول لها ينوت يقول أقول لك شيء قال أنا في حياتي كلها وشوف كم عمري وشوف منصبي الآن ورأى مكانتي يقول في حياتي ما قد حسيت أني مضحوك علي إلا هذه الله أكبر صدك وقل جاء الحق يا الباطل إن الباطل كان زهر فلما قال هذه قلت أنا بعطيك ختاما للنقاش لل... لل... لل... لل... أعطيك ختاما هل تظن أنت الآن أن الهجمة موجهة ضد الأفعال ولا ضد الإسلام؟ قال ما فهمت قلت أفهمك يعني الآن الإعلام اللي يجي في القنوات هذه كلها هو موجه ضد أفعال خطأ يبغون يصححونها ولا ضد الإسلام فقط قال لا ضد الأفعال قلت متأكد قلت وإذا أقنعتك الآن أن فكرتك في الإعلام كلها خطأ والله يا جماعة ما قال لا ما تقدر زي أول كان يقول له تقنعني هنا هذا ضد قال ممكن أبغى أسمعك والله العظيم يا جماعة يقول, right now. يقول أعرف الحين أبو تعلم قلت لأ أعطيك أن القضية ضد الإسلام ما هي ضد الأفعال الآن عندك امرأتين شفتوا أحد الجماعة شاف الراهبات ادخلوا في جوجل ولا أية محرك بحث الانترنت وأكتب صور راهبة أو بالإنجليزي نون الراهبات شوف حجابها والله أنه أحسن من البناتنا اللي في اسواق اليوم حجاب حجاب يعني من الرأس للرجل وهي تمشي بحياة يا شيخ والله شفتهم في أمريكا وفرنسا وألمانيا يا جماعة تمشي بحياة يعني تقول أرض تستحي منها أنها مشركة قلت الآن هي لما تلبس الحجاب حقها من هيتوتو من الرأس للرجل الرجل طلعونها في أغلفة المجلات شي ستوف هذه خطيرة في sacrifices her soul to her religion قاعدة تطحب حياتها لدينها ويطلعونها كأنها أحسن واحدة في العالم بحجاب. طيب لما تلبس المرأة حجاب المسلمة؟ آه. الحين الحينين اللي لبس؟ القضية في الأفعال. القضية مين اللي بس حرم؟ يقول هذه كيف عاشا بلا كيف تمشي؟ حرم عليكم أنتم تمشي بنبضة كذا؟ سبحان الله الفعل نفسه. ليش إذا سوتوا مسلمة ما يصلح؟ صور مريم عليها السلام مريم في كل الأماكن عندهم محجب حجاب غلط والله يا جماعة أن كش أن كشف الوجه لا يجوز والدليل الآن شوفوا الضياع اللي قاعد يصير يوم كشف الوجه ده يطلع الشهاد ده يطلع نفس اللي حصل في في دول الخليج شعر الحين كلهم بجنوز العظمة بالله في شارع الأمل رحمه الله دين عظيم وجاعت الآيات الأحاديث في, في البخاري حديث عائشة قالت غط خمرت وجهي ما قالت خمرت رأسي قالت وكان يعرفني قبل الحجاب يعني كان الحجاب عادي ثم غطيت الوجه والأحاديث الصحيحة الصريحة موجودة على كل حال ما هو هذا موضوعنا لكن يبقى أني بلغت الشاهد الفعل نفسه ليش لما يسوي مسل مسلمة تصير معقدة يبغالها تحرير وذيك انت سويتها تقول لا لا احسن واحدة وفي أغلفة المجلات شتى يا جماعة بالض بالضحك علينا ثلاثة وخمسين من أنتي, أنتي مسلمة أنك خمسين خليها معك أنت بياحد يضحك عليك يعطيك ثلاثة وناقشهم والله يا جماعة أنا متساءل فين مني لأن أنا نقشني أحد للفضيلة الجريمة أو إنه جماعة ده بناقشه وبعلم كل شان الله في نقاش اللي قبل ثلاث شهور أو شهرين الشاهد قلت الحين لما يجي المسلم رب الأحياء طلع لي شعر الحمد لله نعمة طلع لي شيء عليه بعليه السلام أحسن مخلوق في العالم فطلعت لي الحين ربيتها طيب اليهودي لما يطلع لي الحين بربيها تكير صلوا بنا بس قاعدة أفتح لكم هذا عشان أوريكم ما شاء الله في الختام بإذن الله الشاهد اليهودي رب الحين المسلم يربي الأحياء واليهودي ذاك بطاقية خاصة يا رب اللحية طيب طيب رب اللحية حقه اللي... وش يقولون عنه يقولون هذا رجل عظيم وتعرف دائما يطلعون بقبعة ذاك بطاقية التاخية حقه ويطلع كأنه يعني يمشي بثقة ويطلع كأنه يعني ويمشي بثقة وأن هذا ممتاز يطبق الطقوس التلمودية واليهودية طيب لما واحد مسلم يسوي اللحية يقول شو شو جدا الهابجة ما عرفنا لكم الحين أنتم ضد أفعال والمشكلة في اللحية ولا هم اللي خل من يرباها واضح يا جماعة جماعة ما نفهم بس ما نقوم تكفون يعني أنا ضاق صديقي على ولدي وأنتم أخوات الغاليات قسما بالله الله شديني ولدي يخدع قدام وأنا وأنا ساكت فأنا عشان كذا قلت يا يايا اتكلم مع نفسي ومع من أحب والله إن يحب لكم ما أحب لنفسي الشاهد قلت لما يصير تفجير في أي مكان الإعلام ما يطلع يشوف أول شيء منين اللي فجر إذا مسلمين كشف الإسلام تعالوا شوفوا القرآن كغير مناهجهم أكيد إنه عندهم دين يدعو للإرهاب طب وإذا اللي سووا التفجير هو مسلم شو يقولون يقولون إرهاب لا لا يقولون طيب نصارى أتحداك شوف اليوم اللي نموت أتحداك تلقين يوم من الأيام يقولون أي تفجير سوى نصارى أو يهود يقولون اليهود سوى أو النصارى سوى أتحداك وراجعين أخبار وراجعين عندك الانترنت ما يقولون يقولون إيرلندي يضيفون هذا المكان أو لدولة أو لجنسية ما يضيفون هذا الدين أبدا مستعيل يقولون فجر النصارى يتعالى ندور نجيل حقهم ونغيره معنا باطل محرف أصلا ما حطي إختل قضية إذا مين قضية أفعال القضية قضية قضية مين اللي سواها مسلم لو مو مسلم مين اللي اخترع المفجرات جماعة قنابل من مسلمين اخترعواها المسلمين ما صلحوا وعود اثنين الله يصلح لهم طيب أنت تستخرع مثل ما قال فرعون بالضبط لما جاء فرعون عند موسى عليه السلام قال لها ألم كفينا فينا وليذا ولا بيت فينا من عمرك كسلين وفعلت فعلتك ترى عارفينك كذابك واحد وفعل إرهابي اللي فيك ما ليس فيك قالوا فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بسم الله عليك أنت فرعون المسلم إذا الحين فرعون موسى ذبح واحد بالغلط واستغفر ربي صار هو كافر أجل أنت اللي أطفال ملايين هذا جماعة لعبة الإعلام وصدق أكثرنا وخذ الثلاث ريال وبيع الخمسين دخلت على أو أولادي وفي اجتماع العائلة يوم الخميس وهم جالسين يلعبون مع, مع عيال بنات عيال خالاتهم وهذا وعيال عمامهم وهم يلعبون يا جماعة أنا دخلت كل الأطفال وعيالي يلعبون بالإكس بوكس هذا والبلاي ستيشن الله يزيدنا فيها جهل فقاعد يلعبون ها ستيشن والإكس بوكس والبلاوي هذه الله يكفينا شرها الشهادة يلعبون وأشوف ولقي وذل الأطفال أقتله أذبحه أقطع رأسه وتشيل الإرهابيين ولازم. فيوم نظرت كأنت فكر قلت سبحان الله أتحدث واحد من هالإيرانيين يتكلم عن هذه الألعاب ويقول شوفوا الغرب من اللي صلح للألعاب هذه مسميون اليهود مصارة أتحدث واحد يقول شوفوا اليهود قاعد يغرسون الإرهاب في أطفال أطفالهم ما من المستحيل يقول لكن لو سواها المسلمين والله. لو المسلمين المخترعين دي انظروا إلى أدلاء الإرهابيون كيف يغرسون الإرهاب في قلوب صح اي والله يقولون كذا لأنه ضد, هو ضد المسلمين أصلا هو هنا يقول نبيع سلم يتكلمون بألسنتنا هم أناس من بني جدتنا هم دعات على باب جهنم فهو قاعد ينخر في الدين المنافقون والمنافقات كيف عاركم يا ربي قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف تقول محرم يقول له محرم ما أنت تقول لك مسلم يا أخي النبي أحسن أن يقول محمد ولكن أنت قاعد النبي عليه السلام كل ما قالوا شيء قال لا إذن يا جماعة لما انتهينا من النقاش نوعهم يقول لي هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمريكي إيدسون وإذا كان في وقت بأوريكم إن شاء الله بعد برضه بعض الإيمينات اللي أرسلها إيدسون هذا الأمريكي يقول أنا ما <ـ تصفيق> ما <بـ> ما أجمع <تصفيق> يقول لك أنا بقعد يقول لك اني بقعد اليوم ما انايم يقول أنا تغيرت الحين والله يا جماعة هذه كلمته يقول اسمع الكلمة واقول لك اياها وبشرح لك بالعربي إن شاء الله يقول وي في بن سبون فيد باي ذا يقول احنا مثل ما تغذي الاطفال بال بالملاعق أننا غضونا بالإعلام يقول لنا نجلس في أمريكا نشتغل و ندرس و ندرس يقول لنا نجلس نستمتع بالإجازة حقتنا ونقعد نقعد التلفزيون متسمرين يقول نقعد ناكل فشار قدام التلفزيون ثم يظهر لنا فيلم بعدين فاصل إعلامي الإسلام و ظنم المرأة و نقول يوش يقول فأنا غذينا بالقضية يقول لك الحمد لله اللي جابك لربي أرسل لي إيميل و ما رحت قال لي أنا شكرت الله إن الله سبحانه وقاعد يفكر يقول إن الله جابني من أمريكا وجلستني في قطر وجابك من السعودية وخلاني أسمع نقاشك في ذيك اللحظة وخل الله سبحانه وتعالى عقلي يتنور وأنا أحس إنكم أنتم متخلفين أول وأحس إن إحنا اللي فاهمين وإحنا اللي معطين المرأة وإحنا اللي لا وإنتوا مثلا قاعدين تخلون الحريم عندكم المرأة وظيفتها بس تقعد في البيت وتغسل الصحون قلت له والله من الله جابك تعال انتم ما خليت الغسل الصحون في بيتها وين غسلت الصحون في ماكينات يعني ما غس غص... تعال وسألكم سؤال أخير حتى نختم سؤال أخير المرأة عندها طاقة عجيبة قدرة خيالية أتحدى عشرين رجل سويه لكن لمين؟ شوف هذا السر وأبغى يا جماعة نبشون كل الناس لمين؟ هالقدرة وهالطاقة هذه متى تبذلها المرأة بتضحي ولا تحس التعب؟ متى؟ متى يا جماعة؟ إذا خدمت من تحب. المرأة تتفانى بس أهم شيء خلاها تخدم من تحب. أقسم بالله ما تدمر ولا تتشكك. وتسويها وعسل على قلبها العرق يقطر والتعب والجسم ينهك وهي عندها عالم السعادة جماعة هنشوف ازواجنا تلقى الواحد في الليل الساعة دينتين ونصف يصيح الولد ثم الرجال يكشر والله ضايق صدر وتقوم الأم من غرقة النوم وتمسك ولدها وتزينه وتنظفه وتعطيه أكل ثم تطبع عليه قبلة وعاسل على قلبها فالإسلام قال ها تعال أنا ما ببخل لي أحد عليك مدير يستغلك ولا مدير يهينك أنا بخليك تخدمين اللي من أحب ناس عندك أهلك أولادك زوجك خوانك وخواتك خلاص أنتي قاعدة معهم هذه وظيفتك طب إيش وظيفتها قال عطل نصف المجتمع نصف المجتمع طلع كم تطلعني أنا نصف المجتمع اللي أرضعك وأرضعني أنا نتكلم عن رجال ما أتكلم عن أتكلم عن بالطرح نصف المجتمع إيش يشبعون طيب إيش يشبعون هم لما يطلعون المرأة يبغون؟ يبغون عزتها وش لا لا لا لا والله ما يبغون لها هلاك يبغونها تطلع عشان يزني فيها ويبغونها تطلع يعني أبو رك والإحصائيات اللي اللي عندي طبعا ما ماذا كيف يعرض هذا ال إيش تعبس كيف خلي أقولك في يصلحون هذه يا أخت الغالية لو أوريك إحصائيات الآن من إدارة العدل الأمريكية إدارة العدل الأمريكية أبو ركياه الآن الموقع حقهم يقول لك في كل ثانيتين تغتصب بإمارة في أمريكا كل ثانيتين يعني كم لنا لنبادين ست, ست ساعات يعني يمكن حوال 1200 واحدة اقتصبت من يوم بدينان اغتصاب مو ما هو بزنا بزنة زنة العزب الله في الشوارع كانوا محضانات لا, لا لا لا هذا اغتصاب يعني تكسير وضرب واختطاف واختطاف وغصب وبعدها بلاوي ومستشفيات وإصابات كل ثانيتين أقسم بالله لو أجيب حيوان حيوان مو إنسان وأقول لابن عيشك في غابة كاحتمال كل دقيقتينك تصبحي دقيقتين مو ثانيتين والله ما يرضى هو حيوان يقول لنا موتوني ولا ولا كيف عايشين؟ هذه حياتهم هذا وجههم الحقيقي هذا الثلاث ريال اللي قالوا يخدعونها فيه هذه طبعا يجيك واحد جاهل يقول لك هذا مبالغ فيه هذا إدارة العدل الأمريكية يعني أنت بعد أفهم إذا عنهم يعني هم يقول إن غلطان رائح فيها يقول لا لا لا أبدا <تصفيق> أحسن الناس لما هيكه وفيكم سماعون لهم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا وسبيلا لا لا عشان أحسن منكم يا أخي طيب أنت الحين قلتوا خن فصخ المرأة فصخت المرأة هي حرة على العرض وآخر المحرم طيب بعدين فصختها وزنتها فيها طيب بحموها علىكم أبوهريكم يا جماعة ما شتغل هذا أبوهريكم يا جماعة إدارة العدل الأمريكي سوت طبعاً عشان تتخلص منها الدمار اللي صاير هم عايشين بلاول الآن في إدارة بوش الماضية غيروا زادوا وهذا يا جماعة حصائية موجودة زادوا عدد كان عدد ثواناً يا أخوات أطلع لكم هذا إن شاء الله No, not at the bottom. Not at the bottom. Oh, I'll just give you the Now, want to also to play to display this, doctor, the عروها وقالوا أنت حرة وأنت وأنت طيب ما حمتوها فكاتبين يا جماعة في اللي بعرض عليكم الآن كاتبين خطوات حتى نقلل عدد الضحايا طيب والله يا جماعة أنا ترجمتها تطلع في إن شاء الله بتشوفونها مترجمة الآن بإذن الله سأقول لكم حتى إذا اشتغل الآن دكتور واضح الصورة الصوت راح الصورة واضحة الصورة اللي هنا؟ أيوة. ممتاز فيه, فيه من المثال طبعاً هذه يا جماعة حقة الدباب شوفوا شكاتبين يا جماعة في الدراسة اللي بفتح لكم إياها الآن كاتبين طبعاً عنوان الدراسة The New Buzz of Antibiotics يعني الاكتشافات الزديدة حقت المضادات الحيوية أنا أبغاكم تقرون الكلام اللي هنا اللي يعرف انكليزي لكم إياه هنا الكلام طبعاً أنا ما أضفت عليه ولا كلمة موجود في الانترنت كما هو حتى حطيته بين قوسين عشان للأمانة العلمية، النقل العلمي. كاتبين هم بترجم لكم كلامهم، كاتبين البحث اللي سويناه إحنا هو ما هو إلا جزء بسيط من بحوث عالمية في اكتشاف مضادات حيوية جديدة. لكن شوف الباط. We're looking where يعني تقول إن لقينا المضاد في مكان إحنا عندنا إيمان جازم وعقيدة. Että ما yksi شاف nähnyt هذا ennen. Nyt sanomme, että Allah ei ole nähnyt paikkaa ennen. Mutta me etsimme paikkaa, josta me tiedämme, että ei ole enkä yksi ole nähnyt paikkaa ennen. Mutta me etsimme paikkaa, josta me tiedämme, että ei ole enkä ole ei ole ole يقسون الذباب ما يفتح هذا شو هذي هذه الدراسة في ال ABC Science مجلة ال ABC Science الطبية طبعا هنا إلى الآن قاعدين يتخبطون ما يدرون وين وين المضاد يقول حط الذباب في إيثانول ودوره بعدين يطلع لك المضاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في إحدى جناحيه دواء وفي الآخر في الآخر دواء طب شوف الثانية هذه كل لها دراسات المعروضة عند عندكم كلها دراسات عن المضادات الحيوية اللي في جناح في جناح الذباب. ألقيت المحاضرة هذه طبعاً الشرائح هذه أعرضها أنا عندي محاضرة شهرية في المستشفى يحضرها غالباً بمعدل 70 إلى 80% غير مسلمين وأبشركم والله العظيم آخر اللي صار قبل شهرين. بفضل من الله ونعمه ونألقي المحاضرة في قاعة الاحتفالات الكبرى ونألقي المحاضرة كان في وحدة نصرانية جادل ودائما سبحان الله اللي هذول هم اللي الله سبحانه وتعالى يشرح صدره فكانت تتكلم, تتكلم قسم بلاي جماعة يوم صدثة ثلثة المحاضرة الأخير وأنا جلسة أتكلم وأعرض الصور هذه فأنا أعرضها رفعت منها أنا أحسبها تسأل فقلت لها Go ahead أسأل اللي عندك قالت لي أنا ما عندي سؤال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 نحن نضعوك عين بالطريقة هذه أنت يا أختي الغالية سكنتي بيت جديد أول ما دخلتي أنت وأولادك وأهلك لقيت في بركة مائية جميلة عليها كورة جذابة تطفو فجأة وأنت قاعد طالعين البيت إلا ولدك أبو ثلاث سنوات عاد الحافة بطب وانت تعرفين يقينا إن ما يعرف يسبح لكن هو الحين قاعد يطالع يبغى الكورة هذه ويظن أن الساعات هنا. إيش بتسوين؟ طبعاً لما سطرحت السؤال هذا على على على المجموعة اللي في المستشفى، اللي يقول ب أمسك بأخوة ما عندي ورجع لأن عن ما في وقت خلاص، واللي يقول قل طيب لو أنت الحين هذا ولدك، والله بتمسكينا لو بشعرك لو تعوضينا زمش، لو مربط ذيك تعوضينه وتجبينه. طيب لو أنا صورت هذا المشهد وعرضته في اليوتيوب، قلت شوفوا حريم جداً كيف؟ ولا عندهم رحمة ولا عندهم أمومة؟ الطفل المسكين يبغى يأخذ كرة يلعب وشوفوا قسوة الأمومة هذه الناس بتصدق؟ لا يصدقون الناس مغفل أكثر الناس قال الله ولكن أكتر الناس لا يعلمون عطى صورة وتأثير مؤثر صوتي ويطلعونك الطفل ويبكي ويصيح والناس تقول والله يقطع على الحرمة دي ما ترحم صح صح هذا إذا سفر لا يطلعك صوت واحد مات من الكفار طيب والمسلمين اللي ماتوا وما طلعونهم في جماعة احنا عندنا دين لازم نفهم هذا الدين عندنا يا جماعة طبعا فارح معكم بذن الله عرض الاخير اللي هو قضية حالات الاغتصام اللي عندهم حطوا حطوا خطوات طبعا هذه ال شوف كم واحد لا شوف كم خطوة مع حقيقة حقائق هذه قاعد تصير من إحصائياتهم هم يا جماعة طبعا هذه مستحيل يطلعونها الليبراليين حقي هنا لأنها يبغى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما هذا تطلعوا تقريبا 43 حقيقة عن الدمار اللي حاصل سبب الاختلاط اللي قاعد يصير 45 حقيقة فتقول لك الحالات البلاوي اللي كم حالات اللي تعالجوا من الاغتصابات اللي يعنينا وأقول لك يا حين بسرعة في ختام المقام بإذن الله حاطين خطوات عملية عشان تقليل وأرجوكم زور الموقع حق وزارة علمية واكتبوا اغتصاب إحصائيات الاغتصاب وكيفية التوصيات كيفية يعني تقليل هذا العدد كاتبين في البداية فوق هذه خطوات تتبعينها عشان نقلل تقلل فرصة أن تكوني ضحية وحاطين بين قوسين there is no guarantee يعني ترى ما نضمن لك حتى لو طبقتي كل هالخطوات الخطوات الخطوة الأولى احملي معك صفارة حتى إذا رأيت أحد صفرين هبوا والله يا جماعة بتشوفونه احملي معك صفارة حتى إذا رأيت أحد يتابعك اقطع الشارع بسرعة وادخل أي عمارة وإذا لقيت أكسولز زجاج الاطفاء وأفأعمني ضجيج وصراخ طيب ليه هموله الثالث خذي دورات دوره الدفاع عن النفس ما غضور الكاراتيه مسترجع دوره في الت ودوره في التاكوندو عشان طيب الخامس يقول خذي معك آدا حادة بس بشرط على حادة بس بشرط أنت تكون تعرفينها عشان ما تضري نفسك بعدين السادس حاولي أن تتركي أثر في المغتصب لو عضه والله جماعة مو كلامي هذا قاعد ترجم فقط عضيه عشان يبقى هذا تأكدي أن أن قصة الشعر من الأسباب اللي تسهل على المغتصب اغتصابك سبعة احذري من أي سيارة فان تمر من عندك لأن الأكثر المغتصبين يأخذون سيارات الفان فصار من التعب مع صفيره وتناظر وإيه كنا حكم الشاهد الأمر الثامن خذي معك كلب خذي معك كلب ويستحسن أن يكون الكلب كبيرا حتى يدافع عنك وخر المحرم جاب كلب فقال خذي معك كلب ويستحسن يكون كبيرا وإذا كان ما عندك كبير خذي معك صغير عشان على الأقل إذا رأى المغصب يقعد ينابح فيدرون الناس ينقذونك يا سلام عليكم سبحان الله يا جماعة هذا وضعهم اللي احنا مضحوكين مضحوك علينا والله الإسلام قال الله أسهل من كذا الإسلام قال الله قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أي يعرفنا فلا يؤذين تعرفها منها أنها حيية ما تدرب حتى حولها لكن هذيك لا طيب أنتوا يا جماعة ينفصقتوها وقلتوا لها زعي بعض جنب لجنب طيب ليش ما انقضتوها ليش الضحايا في كل ثانيتين بتقصب إمارة في أمريكا ويقول لك هذا الجاهل في الجرائد يقول لك أصلا إحنا عندنا الكبت اللي صار معنا عندهم الدعم مفتحة يا جماعة نحتاج تكفون تعرفين من أنت أنت مسلمة عالية عظيمة كرمك رب العالمين رفعك ما أحد في العالم لا دين ولا شرع ولا, دو ولا دولة ولا نظام عامل المرأة وكرمها مثل الإسلام يا جماعة الإسلام يعني أعطيك حقيقة أخيرة وأنا دنيا طالت لكن باختم إن شاء الله أعطيك حقيقة الله سبحانه وتعالى طبعا لما قال في صورة النساء وفي مشكلة يا جماعة حتى عند بعض الدعات لما يسعى المساواة وكل لا بالعكس في الدين مساواة والمرأة كرجل والله إنك كذبت يا أخي المرأة والله العظيم ما هي زي الرجل طيب من أحسن جماعة ما فيه تمييع في الدين من أحسن الرجل المرأة في صورة النساء يقول الله عز وجل ولا تتمنوا ما لا تتمنوا ما حرم الله المساوات ما حرم طلب المساوات حرم الأمنية يعني مجرد رجل يتمنى يكون زي حرمة أو حرمة تقول ليك يا رجال يعني تخيل واحد جاي هو زوجته بعد طلعة مجهدة وجو في الليل الساعة ثلاثة ولا ساعة أربع الفجر المرأة نامت وهذا هو تلقى ينظر الصلاة بعد نص ساعة بتؤذن الصلاة فهو تدهي نوم لكن ما يقدر انه لو نام بتروح عليه نومه والصلاة تفوته فشاف المرأة قاعدة نايمة سابع نومه علي عندها دورة بتنوم لين العصر فتخيل لو قال والله ناظر فيها كذا قال والله يا أخي ما لقاهم للحريم لا صلاة ولا عبادة ينومون على كيفهم وجاء بكرة في الجريدة ينطالب دور شهرية في الجرائد يقول له أنت مجنون الحين قاعد تتمنى قضيا ما هي لك فأنت الآن بمجرد أمنيتك أنت آثم لأن الله يقول ولا تتمنوا أمني فقط يعني حرمت قلتنا رجال هذه الحرام ما بعد طالبت ولا ساوت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لاحظ ما قال هذه أحسن هو أحسن أجل من أحسن يا ربي قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبوا مكتسب اكتسبوا في شيء والله الرجال أحسن من النساء مليون مرة ولا تلحقها المرأة ولا بعد مئة سنة وللنساء نصيبوا مما والنساء عندهم أمور والله ما يلحقها الرجل لو يموت واسألوا الله من فضله إيش يعني قال رجل لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام مليان تضحيات وعنده فلوس وعنده رجوله وعنده شهامه وعنده وعنده وعنده قال يا رسول الله أنا عندي كل هذه الطاقات هذه من أحق الناس بصحبتي من أكثر واحد مفروض يأخذ من الطاقة وهالمان والتضحيات قال أمك قال ثم من فهمت أول واحد وأكثر واحد بياخذ أمي ثم من أمك يا رسول الله والله فهمت بعطي أمي أكثر شيء ثم من؟ قال ثم أمك طيب وهل أبلي كادح اللي صارف على أمي ومدافع مهرمي ومسكن أمي وإيش جد قال ثم أبوك الله أكبر ثلاث للأم واحد للرجل تستاهل إيوه ربي تستاهل ولو واحد يطلع في الجريدة يقول لا لا لا هذا مو عادل نبغى خمسين خمسين يكفر لأن رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح فإذا في أشياء ما يلحقها لما جاء رجل قال بجاهد يا رسول الله قال أمك حية قال إيه قال نعم قال إلزم قدمها شوف ما قال رحب رأسها قال رحب رجلها إلزم قدمها فثم حسنات لا إيش أعلى شيء أعلى مطلوب في العالم هو وارد الله عشان يوصلنا وين الجنة قال شفت الجنة اللي ييي يي يي يقدّم من شهدا عشانها تراها تحت رجل أمك عطني دين في العالم حط مو الجنة حط قصر الجنة تحت رجل واحدة من النساء ما في إلزم قدما فتم الجنة إذن أخوان أخوات الفاضلات تكفون خلنا نعرف ديننا الدين عظيم اللي يبغى المحاضرة هذه أو طرف من النقاش يلقى في الموقع حقي في من عن طريق جوجل اكتب موقع ابن عسل أحمد تلقى محاضرة الجواب في القرآن والشريط نزل وفي ختام هذا المقام لا أملك إلا أن أدعو الله عز وجل العظيم الكبير الجليل أن يبارك في كل من قام على هذا اللقاء ومن نسقه ومن حضره اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك لهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا إن ذلك عليك يسير اللهم يا ربي بارك لكل من حضر وبارك لكل من سعى فيها اللهم من قام على هذه المحاضرة وسعى فيها تنظيما وتنسيقا وسعيا بالخير اللهم يا رب انظر في صدره فلا تبقي فيه أمنية إلا بلغته أعظم منها ومن حضر هذا اللقاء أشكر خواتي اللي حضروا من مركز إعداد الدعات والداعيات والكل وسامحنا على إطالة وأسال الله أن يوفقنا كل خير واسأل الله لي ولكم وأصلي وأسلم على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل هناك من أسئلة يا دكتور نعم، هل هناك مجال لطرح الأسئلة؟ تفضل الله. تفضل. من صاحبة السؤال الأول؟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 حضر محاضرة ركاز اللي قبل ثلاث أسابيع في قطر وأنا ألقي المحاضرة ذكرت قصته إلا هو حاضر فلما سلم علي بعد المحاضرة كان وقع الجمهور والله منهم من بكى لما رأى حتى أنا أسأله ويتحضن فيني أقول له أقول له أنت جاي صدفة في السوق وشفتنا نتكلم أن المحاضرة كانت في السوق قال لا أنا سمعت أنك جاي فسألت و قال طيب أنت فهمت شيء من اللي قلته هنا بالعربي قال لا بس أنا أحبك يقول أرسل لي رسالة يا جماعة على الإيميل والله العظيم يقول والله العظيم أنا في حياتي كلها مريت على أحداث أسعدتني وحياة أحداث أحزنتني يقول في حياتي ما مر عليه لحظة أسعد من لحظة اللي قذف الله قلبي في قلب النور, النور يوم جلست معك ذاك اليوم البلغاري إيش سوى بعد النقاش البلغاري راح يدور مصحف البلغارية وما لقى أخذ إجازة من طبعاً اللي يقول لي أحد الضباط هذا السبيعي في الوزارة الداخلية يقول أخذ إجازة وراح بلغارية لقى لين لقى ترجمة وجاءها معه وأبشركم الآن هم يصلون مع المصلين وبدأوا ينشرون الدين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله قبل ما أقول السؤال بسرعة بقول يا شيخ سامحني عشان أنا عمسكت مقدر رحمة الماضة دعيتنا تتأجل في فسامحني سامحني الحمد لله, الحمد لله. ثاني الشيء رح س سألك الشيخ أنت قبل شوي قلت متأثر بالقرآن وإني لازم يكون يكون في مشكلة في إنك إذا متأثرت فيه طب إيش الخطوات اللي خليك تأثر بالقرآن نقرأ بسم الله تأثر جميل جميل سؤال جميل بارك الله فيك كيف الحين الحين لما تشوفين واحد ولده في المستشفى أنا يا جماعة العالم هذا موقف أشوفه دائما تلقاه يدعو, يدعو يدعو بشفاء ولده دعاه له طعم قسم بالله أنه يدعوه و تحسن قلبه يطلع يا رب إيمو مب... يعني تحس دعاه له طعام فحتى لما يقول له الله يشفيه يقول آمين من هنا فهل هذا اسمه مضطر يا, ي... يا شيخ لو سمحت أنا بأسألك سؤال ضروري ما يخلوني إن شاء الله بعد هذا السؤال إن شاء الله لازم سؤالي ضروري حفظي. إن شاء الله ف... فهذا الآن اسمه مضطر طيب فدعاء لما يدعو مضطر أنت أخت الغالية وأنا أخي يعني أكلمكم الحين هل إحنا ندعو الله أن الله يرزقنا الدب القرآن بالضرار ولا نقول يا رب نفهم القرآن كم مرة ندعو وإحنا ساجدين يا الله يا رب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل يوم كل يوم دعاء طويل عريض عشان يذوك طعم القرآن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضم في حكمك عدم في قضاءك أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزل يقول أسألك بكل الأسماء اللي عندك تبغى يا رسول الله بأبي وأنت وأمي قال أن تجعل ما أنت رب واحد فقط أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي يقول الحين يا جماعة أنا لما نشوف الربيع من برا الخضار والطبيعة تنشرح صدورنا من جوا كيف لو كان الربيع هذا جوا؟ فأول أمر هل إحنا مضطرين إذا أنت مضطرة وصار هذا همك وشغلك الشاغل أقسم بالله أن يقذف الله في قلبك إذا شافك تدعين دائما بالقرآن وتمسكين المصحف وتقرين يعني لما أقرأ آية فيها جنة مين اللي قالك لك من أهلها الشيطان حتى قال لي أنا لما يقرأ آية نار يقول لك الشيطان أنت ما دخل ها مالك دخل فيها طيب هل إذا مريتي عند آية جنة وينيا الله يا رب لا تحمني فضلك وجنة ولا عادي لازم نتفاعل مع القرآن يا جماعة وأنا أنصح أخت الغالية أن تكثر الدعاء إذا ما فهمت آية روح اقرأها بالتفسير شوف إيش معنى الصمد إيش معنى غاصق إيش معنى إيش قلوب الذين هذه الآيات لما يصير يشوفنا الله والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا إن الله والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا عشان ما أطلت الإجابة أنصحك أخت الغالية تسمعين شريط رحلة مع القرآن فيه شيء إن شاء الله تلقى فيه إجابة وما دامك حرصتي هالحرص أبشر بخير أبشر بخير هذه بداية النجاح بإذن الله والله أعلم. افضل يا أختي كيف سلم شو من ذكرت أن عندها سؤال دكتور الحاضرات يطلبنا إيميالك للتواصل مع سعادتك أكتب إن شاء الله Sana, harjkum, doktor? L-ansija, aru, doktor, l email al l shax al l shax l doktor l l l l l l l l l l l l l يعني الحين لو واحد دخل دخل في في بيتك قمت الصباح أنت ووالد تفاجاتوا في واحد في نص البيت جايب معه دهانين حقين بويه ويقول للدهانين اضربوا الجدار هذا بدل ما هو اصفر حطوه أحمر قلت يا شباب انتوا وش تبغى قالوا لنا والله سوينا تصويت اللون هذا الحاره كلها تقول مو زين فسوينا تصويت الأغلبية قالوا لنا نغير هل تخلينا نغير لون بيتكم لا والله يمكن أن تذبحونا في البيت ما يطلع هذا اللي حاصل يا جماعة اليوم احنا ما نرضى احد يدخل بيوتنا لكن راضين الناس يدخلون في ديننا الدين ما هو بالتصويت لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض أعطاك الإحصائية لو بتاخذ رأي ذا وإن تطع أكثر من في الأرض ايش توم فيك يضلك عن سبيل الله وما أكثر الناس أكثر الناس ولو حارسته بمؤمنين وإن كثيرا من الناس لفاسقون لما أجل الحين أروح لذي المهابيل هذول يسوون تصويت ما رأيكم في الهيئة وروحين أسألون الشباب حقين المعاكسات يعني ظنك بيقول الهيئة كويسية زي لما أروح لناس مؤمنين مخدرات أقول أشراكم في مكافحة المخدرات ها كويسية قال والله يا أخي المفروض أشراكم المفروض أن نسوي تصويت على إلغائها وراحوا في الجديد يسويوا الناس صدقوا يا جماعة هذا الكلام في القرآن مو جديد الله سبحانه قال عن قوم لوط قوم ولله عايشين وسط الوساخ والقضاء لما قالوا سووا تصويت على لوط إش قالوا طلعوا بيان وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم طلعوهم برا لما يستحون ليش يسووا إنهم أناسا يتطهرون لا لا ما دام يتطهرون يستهلون يطلعون برا هذا يا جماعة اللي حاصل فقضية الأغلبية ما أغلبية احنا عندنا دين عشان كده النبي عليه قال تركت فيكم ما أنت به لن تضلوا بعد أبدا وأنا أقول خوات الغاليات شوف العالم اللي يغير كلامك اليوم أو الداعية هذا ترى مفتوح شوف أبعطيك دليل على في القرآن أن حتى من يعني اتضح أنه بان على أن من الملتزمين والمستقيمين في آية علمنا الله سبحانه وتعالى عنهم إذا رأيت أعداء الدين والمنافقين والليبراليين واللي يبغون يغربون الأمة إذا رأيتهم رضوا عن واحد من المشايخ أعرف إنه على خطر من اللي قال الكلام هذا الله يقول يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الإسراء يقول وإن كانوا لا يفتنونك يفتنك عاد يفتنك بمال بدنيا الشهر ما لده قال لا يفتنونك عن ايش يفتنك عن الذي أوحينا إليك بدأ يحاول يغير في أحكام القرآن كم الآية وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره بدأ تغير وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائه حجاب موظيفة مختلطة خذي هات فقط لا ما يصلح لازم حجاب موظيفة ما في اختلاط فكلام واضح قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ليه عشان جاي بدري لا ما دخل في تبكير المساجد قال وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها مع أنهم تفتين على بعض يعني أصلا الرجال ما يشوفه ولا يتشوفه ومع ذلك ابن الله هذا دخلوا في منطقة الشر لقربهم من مدار الشيطان معا ما حد تكلم طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري إذا أخطأ الإمام بدل ما يقول والله عزيز حكيم قال والله عزيز بصير قال النبي عليه الصلاة والسلام فليفتح عليه الرجال الرجال الرجال صححونه. طيب والحريم قالوا والمرأة صففة. ليه؟ عشان لو صححت وحده من الحريم قالت لها والله عزيز حكيم الصفوف اللي وراها راح فيها. تلقى عمرها يمكن سبعين ثمانين بس هي يقول وش نصوت النعم؟ فراح فيها وخسر صلاته وخسر الدنيا. مع إن ميبقى له عفوا يا عمري الآية غلط. تعدلها ممكن؟ لا بتقوله والله عايزون حكيمة مع ذلك ما قبل الدين بهذه حتى لو, لو أخطأ في ركعة يقول الرجال سبحان الله هذه الاحتياطات كلها عشان ما يحصل اللي حصل اليوم يا جماعة من هالأخبطة اللي قاعد تصير ناس اتميع الدين وناس منافقين يستغل أي كلمة فالله يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ايش آخر الآية؟ ماذا آخر الآية؟ يقول لو أنت سويت كذا وصدت داهنهم تقول تبغون مهم مساواة؟ إلا أن يكون مساواة واطلع لكم بالإحيتي هذا ويقول لكم مساواة الأختلاط لا يكون مشكلة قال لتفتري علينا غيره ماذا النتيجة؟ وإذا لاتخذوك خليلة يقول هذا اللي يعرف الدين هذا العصري هذا الشيخ البطل فيطلعونه في وجه الجرائج صح؟ فإذا رضوا انتبه. لأن الله يقول ترى هم يتخذونك خليلا إذا طرت أنت معهم وإذا صرت معهم واتخذوك خليلا فأنت قد فتنت عن الذي أحينا إليك لذلك عندما يشوفونهم أي واحد قال فاتوا يمين الذي يصار يجيبها ويطلعها وانظروا فاتوا أنتم معاقدينا وماذا أنتم؟ أجدت لك حديث من عندي؟ حيث النبي عليه السلام دعني أقول نقطة هنا مهمة جدا وقد نظرت أحد من الجماعة لو لاحظت المذاهب, اللي المذاهب اللي اللي ظلت لتشرك بالله عز جد في الشرك في الأمور العقدية تلقى عندهم قضية يستميتون له وكل الأديان غير التوحيد العقيدة الإسلامية كلهم يبغون يسحبون قلبك هذا من أن يكون في صفاء علاقة مع رب العالمين لين تنزل عند قبر ولا تروح عند رجل تروح عند صالح ولا عند ولي ما يبغون علاقتنا مع ربي أبدا واحد جاء قال الله يسألني قال لي الطواف على القبور الولى يعني فاهم قال الطواف على القبور حرام ولا حلال قلت لها لا حرام قال والدعاء عندها في الدعاء عندها دعاء غير الله شرك الله يقول سبحانه وتعالى والذين يدعون من دونه لا يملكون من قطمير انت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبؤك مثل خبير قال يعني إحنا لما نطوف على القبور إحنا نعبدها قلت لاجا من تعبد قال هنعبد الله قلت ممتاز قال وإحنا الحين لما نطوف على الكعبة إحنا نعبدها هو يقوله يعني يقول إحنا نعبد الكعبة إحنا نعبد, الكعبة احنا نعبد الله فو إحنا لما نطوف على القبور نعبد الله قلت بيض الله وجهك العالم يا البطل قلت يا أخي أنت إذا جيت يوم القيامة اذا سألني رب العالمين ليش طفت على الكعبة بقول يا ربي يا عظيم قلت في كتابك العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق انت من اللي قال لك وليطوفوا بالقبر العتيق سكت قلت أنا لما يسألني الله عز وجل ليش طفت بالكعبة يا عبدي على الحجر هذا الاسود الصندوق الاسود ليش طفت عليه اقول له يا ربي انت سبحانك قلت في كتابك العظيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته ونشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على الكعبة سبعا وقال خذوا عني مناسككم أنت من اللي طاف على الجبر قال خذوا عني مناسككم والله يا جماعة ولا كلمة سكت إيه نعم ديننا أنا أعرف أعرف أخذ مني من, من كتاب وسنة أنت ما تعرف حتى أخذ مني يا جماعة هذا اللي قاعد يصير اليوم يبغون يقولون بغير الله سبحانه وتعالى أن خلاص الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما أنت به لن تظل بأبدا كتاب الله وسنتي أي واحد يقول الكلام من وين نجد الكلام ده من أي, من أي دليل فالشاهد سلام يوفقنا وإياكم من كل خير يحفظنا وإياكم جزا الله الحاضرات على تفاعلهن ولكن نسأل الدكتور هل هناك مزيد أو متسع من الوقت ل بقية الأسئلة أو تحدد عدد الأسئلة؟ لا تفضل تفضل, تفضل. <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله. أولاً شخص الشكر للي لانى حضرت هذه المحاضرة ثانيا يعني أنا أمس كان بجد نفسي أحضرها وما كنت أدري إني اتكنسلت ودعيت الله وتفجأت أول ما دخلت الصباح انه بيقوله محاضرة الدكتور عبد المحسن الأحمد وعلى طول عرفت وقتها وحضرتها والشكر لله في الأول ثم ليت تاني عن شيء سؤالي إذا أنا جاتني وظيفة ونعرضت علي في مكان طبعا المكان هذا حرية في مسواة بين المرأة والرجل جاتني وظيفة في هذا المكان لي فترة وأنا استخير الله مستاءة من الوضع اللي فيه بس جت وظيفتي هنا فهل حكم عملي في هذا المكان حرام المكان فيه خلاط أيوة لا لا من الآن أقول لك وأدين الله عزيزي بهالكلام من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه وهذا الترك واجب وليس سن يعني تركك للعمل هو هذا واجب واجب واجب تركك ولا يهمك من يقول لك الكلام هذا لان أتحدى يجيب لك دليل صريح صحيح أبدا الله يقول سبحانه وتعالى وإذا سالتمهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام كان... نعم لا بس بشكرك عشان يبغوا الميكروفون اي لا بقول لك الله يحفظ النبي عليه الان شو هذا مهم الله يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الرجال يوم العيد يخطبهم خطبة ثم بعدين ينتقل للنساء ويخطبهم خطبة أخرى ليش مع جمعهم كلهم مع أنهم أطهر قلوب في العالم فيا في جماعة لا نخدع بكلام هؤلاء البطالين والله العظيم ما يبغون الله علمنا ما يبغون قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيمة تعالوا شوف في أي موقف للدين تلقينهم يكتبون ضده ضده ضده حتى لما يكتب يقول لك حسب الضوابط الشرعية يعني تراني أنا دابحني الدين راني أنا أهم شيء عندي الدين حسب يقول تفسخ حسب الضوابط الشرعية ترقص حسب الضوابط الشرعية هذا يا جماعة ما هو سم يدسونها في العسل هذه نقطة عسل يدسونها في أطنان السم اللي عندهم ولا يا غالية لأن الله عز وجل لنا المنافقين إنه ما يجي يقول لك منافق يقول لك أنا منافق ترى وما باك لا لا لا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ذر رسول الله حسب الضوابط الشرعية والله انك رسول الله شوف الله قال قال والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فدي رسول ربيهم قال رسول الله يبغى يعلم الله يغرد كلامهم بعدها بآية قال اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله وتبغى تعرفهم اقرأ المقال حقه خلك من ضواب التريله في النهاية تفهم من المقال إنه في أمر في الدين لازم ينسف في أمر في الدين لازم يشال في أمر ثابت من الدين عندك فأختي الغالية حتى لما جاءت في صورة القصص موسى عليه السلام مع المرأتين لما قالتها لا نسقي مستحيل تموت الأغنام تموت بس ما نسقي أجل متى تسقون حتى حرف غاية حتى يصدر الرعاة نحن مستحيل نخالطهم مع أن الأمر حاجة وهم طالعين ما عندهم أحد أبونا شيخ كبير ومع ذلك خروجهم ما خلاهم ينسون ثوابت الدين عندهم لا وأبونا شيخ كبير أجا والله ما نسقي ولا نخالط الرجال حتى يطبي الله يوفقكم دكتور رجاءا ممكن تعرض الإيمان عشان بعض الأخوات يردنا الانصراف أنا قالت نعم إن شاء الله طيب الله يبارك فيك السلام عليكم جزاك الله الفردوس ماذا فعلت والدتك لتكون كما أنت الآن عبد المحسن الأحمد شكرا لك الفضل لله عز وجل. إن كان ما سترني الله سبحانه وتعالى فيه خير الفضل وحده لله عز وجل وان كان من شرفه هو مني ولا لا الفضل لا لاحد إلا الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى الهادي اسال الله ان يهدينا واياكم ويثبتنا واياكم ويؤلفنا واياكم وان, وأن يحفظنا واياكم بحفظه اسال الله ان يتولى امرنا وامركم ويرزقنا واياكم بر ابائنا وامهاتنا وان لا يميتنا الا على خير السلام عليكم أخي خول حاجة دعواتك وثاني شيء ايش تقول في البنت اللي فقدت أمها من أول ما ولدتها أمها وسافرت يعني فهل لها حق في برها يعني يمكن أمها ظهرت لها بعد عشرين سنة فهل لها حق في برها واشتع البنت دعواتك الله, الله يوفقكم يا رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى يقول ايش أعظم مصيبة ايش أعظم الشرك ولا أنها تترك ولدها تترك الشرك. الله وتشرك به وتغضبه ولا أنت تترك ولدها أعظم شيء الشرك وعن ما نقول غلط مغلط الله أعلم أنه الظروف لكن الله عز وجل اختار أعظم جرم في العالم قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ويا أعظم ما ما أعظم أجر هذه البنت إذا يعني يا جماعة لما نبر أو أبائنا وأمهاتنا يعني لما تجي أم يتنفخ عليهم أسأل الله نجعلها بفردوس الأعلى أقسم بالله العظيم أمام أولادي إني أنزل وأحب قدمها من تحت ولي الشرح يا جماعة أول شيء نحبهم أي والله نموت فيهم أرواحنا دون أرواحهم لكن قبل حبنا لهم نحب الله فأنا لما الله سبحانه وصاني فيك والله لا أسوي لو يعني تبغين تقطع في سبيلك فيطعك في ليرضى الله عز وجل فأختي الغالي نحن نتعامل مع من لكننا نتعامل معها يعني لنا معيار لنتعامل مع الله عز وجل لنا معيار آخر والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهدك لتشرك أعظم في العالم وصاحبهما في الدنيا معروفة فأني أن لك والله العظيم إن برتي بأمك أسأل الله نجعلنا وإياكم البارين بأهلنا أحياء وأموان طيب دكتور في المكان كوكبة من الفتيات يزيدنا عن العشرين 20 هل نحيلهن على الايميل هذا هو هدا. أنا انا انا كاتب الان بس الايميل نحن. الايميل هذا الايميل يا أخواتي غير واضح يا دكتور ما تبغى تكمل الشغله دقيقه السلام عليكم اذا واضح لا لا مو لا أيوة. أيوة. دكتور ما هي طريقة الرد والتعامل مع من يذلنا بقول أنتم ناقصات عقل ودين ممتاز ممتاز